اللعاب هكذا طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.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 رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم.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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد بدلي لي طلبة العلم قبل أن أبدأ درس اليوم أن أقول لكم كلمات أما الأولى فيظهر أن نفرا منكم أي من إخواننا استقر عندهم أن درسنا يبدأ في السادسة إلا الربع أو بعد الخامسة والنصف وذلك لما كان أمرا غالبا من حضور ما بين الساعة الخامسة والنصف والسادسة إلا الربع وأقول إنما هذا استثناء والأصل أن درسنا يبدأ عقيب العصر وإن حصل يعني أن تأخرت أياما فأقول ليس ذلك هو الأصل وإنما الأصل أن الدرس يبدأ عقيب العصر فانتبه ولعل هذا هو السر في أن نفرا منكم جاءوا الآن ونفرا منكم يلحق بهم إن شاء الله تعالى وأقول وإن شاء الله تعالى من أسبوعنا المقبل فسوف ينتقل الدرس جزما إلى ما بعد العصر مباشرة وذلك لأني قلت لكم بأن درسنا يتجه شيئا فشيئا أو ينطلق شيئا فشيئا وهذه النصف ساعة التي تضيع بعد العصر فإن شاء الله تعالى نحن أحوّج ما نكون إليه لأسباب هو نحتاجوا للشرح للكتاب والكتاب يحتاج منا إلى كل دقيقة بل وثانية وثانيا حتى لا نؤخركم أو لا نؤخر النساء خاصة إلى ما بعد العشاء وما أحب لهن ذلك فإنما أحب أحب أن يرجعنا إلى بيوتهن يعني غير متأخرات فهذه كلمة أولى أقولها لكم عباد الله وعليه فإن نلتقي دبر العصر أو بعد العصر مباشرة إن شاء الله تعالى أما الكلمة الثانية وهي لزاما أيضا فإنه لله الحمد والمنى لا شك أن شرح الكتاب يسير بخطوات قوية ثابتة، بل خطوات يمكن وصفها بأنها سريعة عاجلة. ولكن الذي أقولها هنا، فإني حقاً يعني سعيد بكم. فإن الذي بدالي في الأيام الماضية أنكم إن شاء الله تعالى تتقدمون وتتقدمون بسرعة وهذا يظهر من الإجابات ويظهر أيضا من كم المجيبين ويظهر أيضا من هذا التنافس الشريف بينكم وهذا السباق المحموم بينكم على الجواب أو على الإجابة خاصة وهذه الأجوبة كما يعني أسمع في الأيام الماضية، فإنه ولله الحمد والمنى، يعني إنما هي دليل أكيد على استيعابكم وعلى فهمكم العالي أو الواسع لما يشرح، وهذا مما يعني يحمد لكم، ومن هذه الكلمة الثانية التخطي للكلمة الثالثة. حباد الله دعوني أقول إن شأن هذه الطريق أن, يست أن يستسقلها السائرون وأن يملها السالكون فكم من رجل يسلك هذه الطريق عن طريق العلم ثم تضعف خطواته ثم لا يلبس أن يجلس ويستريح الراحة الطويلة تاركا هذا الشرف نعم ولذا ترى أول ما يكون الأمر ترى الناس كسرة وترى الناس أمة فكلما دخلنا في العلم بابا أل بل تقدمنا في العلم صفحة فترى ناسا يتساقطون منا يعني من هذه الطريقة فاسمع ما أقول أخ الإسلام نعم إن الطريق طويل وشاق ولكن لو تأملت الطريق الطويل له نهاية أما الطرق العرضية فهذه لا تنتهي إلى شيء كما قيل للشيخ الألبان رحمه الله لدعوتكم ثمر، قال نعم وإن كانت هذه الثمرة تاتي بعد جهد جهيد، ولكن لغيرنا أو لغير دعواتنا أو أن دعوات دعوات غيرنا لا ثمرت لها، لا ثمرت لها، فانتبه. نعم أنا أدرك، وأعي أن الطريق شاقة وشاقة جدا. صحيح هذا، ولكن قد خيل قديما. لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال لولا المشقة لكان الناس جميعا علماء ولولا المشقة لساد الناس جميعا إذا فأنت يا طالب العلم وحدك في الطريق أو أنت على طريق النفر معك قليل وقليل جدا وهذا أول دليل بل هذه أول علامة على الحق فشأن طريق الحق أن السالخين فيه قلة أليس الله يقول وقليل من عبادي الشكور أليس الله يقول وما آمن معه إلا قليل أليس الله يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون فهذه طريق الحق ساركوها قلة فلا تستوعش نعم ساركوها قلة فلا تستسقل هذه الطريق يا طالب العلم وانظر إن إبراهيم كان أمة وحده إن إبراهيم كان أمة أي وحده وبعدكم قد يستسقل هذه الطريق يقول ما لنا وهذا الشرح الصعب وانا لا أسلم بأنه صعب ولو أخذت منكم الآن موافقة على ما أقول لخرجت بإجماع لو سألتكم الآن آه الشرح صعب طالبا منكم الاستفتاء على هذا لخرجنا بإجماع قد يكون صعبا أول الأمر لكن ما يلبس أن يسهل وهكذا العلم أرأيت إلى موسى يقول لقد جيت شيئا إمرا نكرا لو شئت لتخذت عليه أجرا صحيح ثم بعد ماذا كان سهل عليه ما قال الخضر جدا لأن هذه سنة في العلم أول ما يكون يكون صعبا ثم ما يلبس أن يكون سهلا وعندي على هذا شاهد ودليل بل عندي من أنفسكم أنتم الدليل والرجل منكم يعي الفرق بين أول درس أول مجلس وآخر مجلس فهل كنت في آخر مجلس كما أنت في أول مجلس فلا شك أنك تشعر برقي ماذا فهمك واستيعابك والدليل الأمس كنت أطالب بثلاثة أجوبة فالأمس أجاب المجيبون بكم بسبعة أجوبة فما نلبس أن نكون آخر الدور مع ألف جواب وجواب فهذا دليل من نفسك أنت صحيح وتلك أعظم الحجة وأعلى الحجة صحيح أن تكون الحجة من نفسك فمن نفسك أنت أقول إن الأجوبة التي كانت بالأمس هي دليل على تقدمكم وعلى أنه ليس الأمر كما يقال نعم ولذا كان شرط هذه الطريق الصبر قال له إنك لن تستطيع معي ماذا صبرا قد تقول ما لنا وهذا الشرح الصعب لماذا لا يكون أسهل وأسهل الحديث الفائدة والقول الراجح صحيح على قدر أهل الهمم تمام تأتي الهمة وعلى قدر أهل العزائم تأتي العزيمة كما يقال فإني أرى في وجوهكم حرصا على العلم وشغفا به وأرى أيضا من أجوبتكم همة عالية وعقلا راجحا وجهدا عظيما فمنكم من جاء من مناطق بعيدة وبعيدة جدا كما حدثني أحدكم وأنا في الطريق جزاء الله خيرا يأتي من القليوبية يعني نقول يأتي سفرا واضح فعلى قدر الجهد وعلى قدر رجاحة العقل وعلى قدر الهمة وعلى قدر العزيمة وعلى قدر الكتاب يأتي هذا الشوح وعندي قاعدة قاعدة لي بعض شيوخنا كنت أقول الأسلوب صعب فقال يا بني نقوم بالقاعدين ولا نقعد بالقائمين نقوم بالقاعدين ولا نقعد بماذا بالقائمين فما رأيك بهذا ولا ولشأن العلم غير شأن الدعوة شأن الدعوة والموعظة الضعيف هو السيد صحيح؟ ولكن شأن العلم أن نقوم بالقاعدين لا أن نقعد بالقائمين واضح؟ ولقد رأيت فعلا رأيت فعلا كم من قاعد منكم قام وطاولت همته وهامته القائمين فأطلبت العلم صبرا صبرا فالغنيمة باردة صحيح؟ والدنيا عاجلة والدنيا عاجلة والغنيمة باردة ولا تدري ما يكون غدا فإن كان اليوم ما تسمع وما تجلس وما تتعلم فلا تدري ما يكون ماذا غدا صحيح دعونا نفتتح درسنا هذا إن شاء الله تعالى بمسألة لتكون بداية السباق أو لتكون ضربة البداية لتكون ضربة البداية سباقا صحيح فالسؤال عندي الآن إن كلمة الولوغ في اللغة تدل على عدة معاني كلمة الولوغ في اللغة تدل على عدة معاني صحيح؟ فبالأمس قلنا بأن كلمة البلوغ لها أربعة دلالات أربع دلالات لا أربعة أربع دلالات لفظية لكلمة الولوغ فأين من يأخذ ضربة البداية ويجيبني بالأربع دلالات يلا الولوغ لا يكون إلا في مائع فلو أن الكلب لعقا جامدا لا يقال ولوغ، إنما يقال لعقا لحس لو وضع شيئا في جامد هذا ليس ولوغ وضع لسانه في جامد ليس ولوغا نعم الولوغ خاص بالأواني لماذا خاص بالأواني يا طالب العلم ماشي، إحنا بنتكلم على الدلالا اللغوية، ما الدلالا الشرعية طيب؟ قرقت من الموضوع، هات الوجه الثالث، نعم؟ لا يشترط في الألوه الشرط، طيب؟ يعني أنت نستطيع أن نقول إجابة في مجملها. يعني جيدة لكن ما هي كما يقال إجابة الفول مرك من عنده الفول <تصفيق> وأنا أعطيه المرك نعم اغلق الليش. نعم فول الولوغ لا يستلزم الشرب فلو أنه حرك لسانه في مائع من غير أن يشرب لصدق على ذلك أنه ولوغ الولوغ لا يكون إلا في مائع ليه؟ لأن قوله ولوغ يعني فيه تحريك والتحريك لا يكون إلا, فين؟ إلا في مائع ومما يؤكد هذا قوله في تمام الرواية فليهرقه والإهراخ لغة لا يكون إلا لماذا إلا للمائعات ثالثا لا يكون إلا في الأواني رابعا يكون في الماضي والمستقبل قاس <سؤال> أحسن طيب اسمع هذا قلت قوله إذا ولغ والولوغ يارد لغة لعدة معاني الأولى ولغ يعني حرك ثانيا ولغ لا يكون إلا في المائعات ثالثا ولغ لا يكون إلا من السباع رابعا ولغ لا يشترط فيها الشرب لأن الألوغ أعم من الشرب ويمكن أن نكون خامسا ولغا يعني لا يكون إلا باللسان إبا هذه خمسة معالي قلت وبهذا وعليه اختصاص حكم التنجيس والتطهير بالمائعات بالمائعات طب لماذا اختصاص حكم التنجيس والتطهير بالمائعات يعني كما لو وضع الكلب أو لعق بلسانه شيئا لا يلزم غسله سبع مرات ولا تتريب ولا نحو ذلك ولو لعق طعاماً بلسانه فلا يلزم أيضاً ماذا؟ طرح هذا الذي لعقه أو غسل محن وذلك للأدلة الآتية أول أول قلت لأنّ مفهوم الشرط في اللغة يفيد قصر الحكم على المشروط هذه قاعدة مفهوم الشرط يفيد قصر الحكم على المشروط خذ مثالا به تفهم قال صلى الله عليه قلت لك إذا جاءك زيد فأكرم هب أن الذي جاءك عم هل سرت مكلفا بكرامه؟ الجواب لا قصر الحكم على من؟ على زيد هب أن زيدا ما جاءك وبقي في مكانه لست مكلفا بإصال الإكرام إليه لأن مفهوم الشرط قصر الحكم على ماذا؟ ما هو المشروط أن يجيأك من؟ أن يجيأك زيد فمفهوم الشرط هنا إذا ولغ من الكل صحيح؟ والولوغ لا يكون إلا؟ في المائعات يبقى أول شيء مفهوم الشرق قصر الحكم على المشروف ثانيا وأن الولوغ لغة لا يكون إلا في المائعات لأن الولوغ فيه معنى الشرب والتحريك وهذا لا يكون إلا في مائع ثالثا أمره صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى فليرقه والإراقة هي الصب والإراقة لغة الصب والصب لا يكون إلا لماذا أجيبوا جماعة إلا لمائع أيها هكذا شطور والصب لا يكون إلا لمائع رابعا ومما يدل على اختصاص الحكم بالأواني قوله بالمائعات قوله صلى الله عليه وسلم في إناء أحدكم وفي رواية إذا شرب والشرب والأواني قرينتان بل دليل وقرينة على اختصاص الحكم بالمائعات الأخيرة, الأخيرة هذه وصلت ها ما وصلت قوله إذا شرب، الشرب لا يكون إلا لماذا؟ إلا لمائع واحد نقول شرب سند وشوفون؟ هذا ما يصبح لغةً صحيح؟ لأن الشرب لا يكون إلا ليه؟ إلا لمائع. ففي الرواية التي قال إذا شرب فيها تقييد للحكم بماذا؟ بالماءة وصلت الآن وقرينة أخرى أن لفظة الإناء لا ده مش قرينة الأولى دليل الثانية قرية أن لفظة الإنا أكثر ما تستعمل في اللغة تستعمل فيما في ماذا في المشروخ أو استعمال لفظة الأواني يكون في المشروخ رابعة ولا خامس صحيح طيب قلت خامسا يعني الدليل الخامس على اختصاص الحكم بالمائعات أن قوله ولغ لا يصدق على غير المائعات وإنما يقال إذا أدخل لسانه في غير مائع لعق لحس لجنة لجدا هذه كل المرادفات اللغوية له لغير الولوغ اللي هو اللي اللعقة اللحس اللجد اللجنة هذه كل ومرادفات. يبقى هذه خمسة أجوبة طلبة العلم في عدم اختصاص الحكم بالمائعات ترى عندك جواب قول صحيح هذا أحسن لأن قول إذا ولغ لغة يعني أنزل لعابه في المائع واللعاب هو الذي يمكنه الاختلاط بماذا؟ بالمائع بغير الجامد؟ فإن اللعاب لا, يخ... لا يخالطه. هذا أحسنت. غير. الله هذا دليل قوي. والله كان معي بصداع من الرأس. <تصفيق> معلش. طيب. هذا جيد جدا. تبارك الله. يبقى يمكن أن نضيف دليل دليلين من عندي. إخوانكم جزاهم الله خيرا أما الأول فقال إن قوله إذا ولغ والولوغ وأنزل شيئا هذا معنى سادس للولوغ لكلمة الولوغ لا تقال لغة إلا إذا أنزل, إيه؟ أنزل شيئا من فمه يعني لعاب واللعاب هو الذي ماذا يخالط واللعاب هو الذي يخالط المائعات يعني ينماع في المائعات فيخالطها أما الجامد فلا يكون فيه أي معنى للنوب ليس فيه مقرد سابعا أن النبي عليه الصلاة والسلام أزن بكلب الصيد ولا ينفق كلب الصيد عن ماذا؟ عن قبضه بأسنانه الفريسة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب غسل مهمل ماذا أسناني؟ طب لماذا لم يوجب غسل مهمل أسناني؟ لأنه لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه لغ. يبقى هذه سبعة ويظهر أن سنكون على مذهب الإِسُبَعِيَةِ هذا نعم. لأن نجسها في لعاب الكلب ولكن هذه النجاسة لا تنتقل إلا بماذا؟ بالتحريق والولوخ طيب إما المسألة هذه الأولى معنا في درس اليوم وفيها سبعة أجوبات نقول المسألة الثانية قلنا اختصاص الحكم بلعاب, الإيه؟ بلعاب الكلب صحيح؟ هذا درسنا؟ قلنا بارح اختصاص الحكم بالوعاب الكلب ها فلا يكون بدنه ناجسا نجسا. طيب ثالثا اختصاص الحكم بالأواني قلت يعني لو ولغ الكلب في ماء مستبحث فلا يلزم إراقته ولا يتنجس خلافا لمن قال بأنه لا يطهر من أهل العلم وهذا قول مروي عن بعض أهل العلم لعله الأوزع قال بأنه إذا ولغ في ماء مستنقع أو في ماء مستبحر أو كذا فإن هذا الماء لا ينجس ولكن لا يجوز التطاهر به واضح لا ينجس وإن كان لا يجوز التطاهر به قلت جوابا على ما قال الأوزعي ظنا لا يقينا يا طلبة العلم وتعالى نجيب عليه من وجوه الأول قوله في إناء أحدكم هذا تقييد خلافاً لمن قال أنه يخرج مخرج الغالب هذا تقييد خلافا لمن قال يخرج مخرج الغالب لماذا هو تقييد والكلام هنا لم يخرج مخرج الغالب قلت لأن قوله ناي أحدكم عطف بيان عطف بيان وعطف البيان في اللغة يفيد خلبالك من القواعد العمال أشكرها هذه يفيد تقييد الحكم بالموصوف كما قال الصحابي خذ مثالا بي يتضح المقال إني وقعت على امرأتي في نهاري رمضان طب لو وقع عليها في غير نهار رمضان يعني كان صائمين صوم وجوب يعني كان هو صائما صوم قضاء أنه كان مثلا مريضا في رمضان وعافاه الله وهي كانت صائما صوم حيض يعني تقضي ما كان عليها من حيض فصام الرجل والمرأة معه يبقى صوموا مون صوم ماذا؟ وجوب تفقنا على هذا؟ طيب فإن الرجل وقع على امرأته هل تلزمه كفارة وهي كفارة صيام شهرين متتابعين فإن لم يكن فماذا فإطعام ستين مسكينا كما جاء في حديث الرجل المجامع أو في حديث الرجل المحترق أقول لا طب لماذا قصر الحكم على رمضان؟ لأنه قال في الحديث إني وقعت على امرأتي في نهاري رمضان لو قال إني وقعت على امرأتي وأنا صائم لصار الحكم يعم رمضان وغير يشمل رمضان وغير رمضان لكن تقييده تقييده برمضان يدل على قصر الحكم به يبقى عطف البيان يفيد تقييد الصفة بماذا خذ مثالا آخر قال زكريا عليه الصلاة والسلام رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ألا تكلم من الناس يبقى زكريا هنا لا يكلم الناس صحيح يبقى صار التقييد بماذا بأنه لا يكلم الناس أما إذا أراد أن يسبح سبح أراد أن يصلي صلى بدليل أن الله تعالى قال فخرج على قومه من المحراب والمحراب هو مكان مكان العبادة والتحنث ولذا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيّة إذن فنحن استفدنا الأمفائد عطف البيان في تقييد الصفة بماذا بالمنصوف اثنين وقول إذا ولغ غل كلب في إناء أحدكم قول في إناء أحدكم مفهوم الشرط قصر الحكم على من على المشروط إذا عندنا قاعدة لغوية لغوية وقاعدة أصولي ماشي قاعدة اللغة عطف البيان وقاعدة الأصول ليه مفهوم مفهوم الشر واضح لديكم هذا طلبة العلم الدليل الثالث الأصل حمل الكلام على ظاهره وظاهره في ناء أحدكم الدليل الرابع القرينة تفريق الشرع بين الماء الكثير والقليل من قول إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث وماء الإناء ماء قليل وماء المستنقع والماء المستبحر ماء ماء كثير خامسا قوله في تمام رواية فليهرقه فليغسله يتربه وهذه الأحكام كلها خاصة بماذا بالأواني لانه لا يمكن اهراق المستنقع ولا غسله ولا تكريبه صحيح؟ إذا بقرينة السياق أن الكلام أن الحد أن أن أن الحكم مختص بالأواني صحيح؟ قرينة رقم كم؟ ها؟ القرينة السادسة قول إذا ولغ والولوغ لغة لا يكون إلا في الأواني القرين السابع أن مثل الماء الكثير لا يحمل النجاسة كالبحر من قوله هو الطهور ماء إبا هذه سبعة أذلة هي في حقيقتها أربعة أذلة وقراء ثلاث. على اختصاص الحكم بالأوان ممكن هذا ممكن قرينا فعلا حديث لا يبلن أحدكم في الماء الدائم فأخرج بذلك المستبحر المستنقع لكن سيكون ذلك حجة علينا لأنه لو ولغ في ماء دائم يتنجس ولا يشرع التطور به نعم ما هم يقولون بدلالة اللغة أن الكلام في اللغة بيخرج مخرج الغالب نعم ما هذا ما قلنا أن الشريعة فرقت نعم بعيدها. طيب. نقول المسألة الثالثة لدرسنا هذا. هنا قلنا تقصيص الحكم بماذا؟ ها؟ بالأواني. وتقسيس الحكم بماذا؟ بالإيه؟ بالمائعات. صحيح؟ طيب. قلت. واختصاص الحكم بلعاء الكلب هكذا طيب قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ فيه الكلب والكلب هو حيوان من الطائفة الشبعية ولكن لا يقال كلبا إلا للعقور منه العقور يعني الذي يعقر يعني يثاق ويعقر الشيء باسنان ولكن غلب غلب مسمى الكلب على نوع منه من السباع وهو النابح من السباع ولذا النبي عليه الصلاة والسلام من أعلام نبوته سمى السبع كلبا فقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك والذي تصلت عليه وماذا سبع هذا علم من أعلام نبوته قلت قوله إذا ولغ فيه الكلب عموم طيب ما هي أدلة العموم هنا؟ قلت وقرائن العموم قوله الكل والمفرد والمفرد إذا دخلت عليه الألف واللام أفاد العموم والشمول كما قال الناظر رحمه الله تعالى وأل تفيد الكل في العموم؟ في الجمع والإفراض كالعليم، وأل تفيد الكل في العموم، في الجمع والإفراض كالعليم. يبقى هذا عموم الكلب بقوله إذا ولغ فيه الكلب سال، وقرية العموم جريان الأحكام الشرعية مجرى العموم حتى يأتي مخصص شرعي. ثالثا أنه لا موجب لتخصيص بعض الكلاب دون بعضها بالحكم خامسا لما خص بعض الكلاب بالأحكام الشرعية من يذكر وجوها في الشرع لتخصيص بعض الكلاب بالأحكام الشرعية ها قل اقتناء بعض الكلاب اثنين، كلب المعلم حل زبيحته او حل صيد، ثلاثة، ماشي مع ذلك جواز اقتناء بعضها، هذا تخصيص لها بالحكم، حرس الصيد الماشي غير، ها؟ لا، انا بتكلم على تخصيص بعض الكلاب بالحكم. مش بتكلم ناهي عن سمن الكلب مطلقة أنا أتكلم عن تخصيص تخصيص بعض الكلاب يعني التفريق بين كلاب وكلاب قتل الكلب الأسود والعقور منهما كما جاء في الحديث تحريم صيد الكلب غير المعلم قطع الكلب الأسود للصلاة وإفساده نعم رفع لا هذا عموم تحريم ثمن الكلب عموم لكل كلب نحن نتكلم عن وجوه تقصيص الكلب في بعض الكلاب لا احكام خاص هذا أيضا ما هو تقصيص لبعض الكلاب دون بعضه ممكن انا نعم لا هذا عموم يا إخواني لم تأنتم لن... لم تتصور السؤال إحنا بنتكلم عن تخصيص بعض الكلاب دون بعضها بأحكام قلت ولما جاء في الشرع تخصيص بعض الكلاب دون بعضها بأحكام شرعية كمثل قتل الأسود منها وقتل العقور وصيد المعلم وحلي اقتناء الكلب للصيد والماشية والحرف وقطع الصلاة به فلما خص بعض الكلاب ببعض الأحكام دل ذلك على أن الأصل الشرعي جريان الأحكام على عموم الليه كل فهمت هذا وعيد هذا المرة أنا لما أخص الآن وعذراً للمثال ما أقصد من وراء شيء بلاش هذا المثال حتى لا يغضب. لما أخص بعض المناطق بالأحكام أقول هذه شبرة ما أدخلها لزحامها الشديد تمام؟ وأقول هذه منطقة أخرى الشربية لا أدخلها لغلبة منها كذا وكذا فيها وأقول هذه منطقة الثالثة ركسي لا أدخلها. ومن زعبه إلى ركسه في دين نظر تخصيص هذه المناطق الثلاث يدل على قريان الأحكام على عموم الإيه؟ المناطق صحيح لأنك لما تخص شيئا هذا الخصوص خرجها من العموم بل أصل إيه؟ العموم واضح هذا قلت فلما خص بعض الكلاب ببعض الأحكام دل على أنه لا فرق بين كلب وكلب في عموم الأحكام. لا فرق بين كلب وكلب في عموم اللي مفهوم يا طلبة العلم، ها نجري على استفتاء نادي. طب من لم يفهم يرفع يده. طيب شوف أنا قلت سبحان الله عندي إحساسه. أقول والإحساس نعمة يا طلبة العلم. هنا أخرج هذا عموم عموم الكلاب هكذا فأخرج الأسود بحكم وأخرج العقور بحكم وأخرج هذا بحكم جواز الاختناء وهذا يبقى أصل بقاء جميع الكلاب فين تحت عموم وتحت حكم ايه واحد يبقى لا فرق بين لعاب كلب ولعاب ايه كلب هذا ما أريد فلما أخرج هذا بقطع الصلاة وأخرج هذا بقتل وأخرج هذا باقتنائه دل على أن الأصل قريان الأحكام الشرعية على على العموم إذا هذا الرقم الرابع خامسا وأنه لا موجب لتخصيص بعض الكلاب دون بعضها بالحكم هذا سبب يعني إيه لا موجب لتخصيص هل في فرق عندنا بين لعاب هذا الكلب ولعاب الآخر ما في فرق بلا موجب للتخصيص لكن مثلا لما يقول إن الرجل يرز في المرء في موجب للتخصيص طب ليه لأن الرجل بيغرم بيتزوج يجيب المرأة شبكة وماهرة ومش عارف وأساس وبيت وكذا لكن هي لا تغرم بتتزوج بتعمل بتأخذ مالا ذهبا ومالا وماهرا وآت النساء صدقاتهن إنه نحلة يبقى إذا خصصنا الرجال بالحكم ليه؟ لأن في موجب للتخصيص ما هو الموجب للتخصيص؟ أن مال مال الرجل مترقب للنقص بينما مال المرأة مترقب لماذا؟ للزيادة فخص الرجل بالحكم وهو ماذا؟ أن يرس ضعف المرأة يبقى إذا في موجب للتخصيص لما قال لهم هل أنتم تاركوا لي صاحبي له من؟ أبو بكر طب ليه في موجب للتخصيص ما هو الموجب أول الناس إيمانا أقص أنفق الناس في الإسلام ومن أحد عنده من نعمة تجز إبا كأنه جعل لأبي بكر ماذا خصوصية ولذا لما قال له إن شقي إزاري يسترخي أنه لست منهم أنت أبو بكر حالة إيه حالة خاصة تخرج عنها يعمل واضح يبقى إذن نعم لا طبعا ما يدل أنا اللي جبت النفس ما يدل إنه قال يسترخي ولا يسترخي إلا الشيء المرفوع في أصله لكن نحن بنقطع عليه من الباب كله من إيه في العليم الباب إنه ده أبو بكر الواحد وانت قيب نفسك زي أبو بكر يبقى إذن في موجب للايه للتخصيص نعم أحسن هذا والله كلام جيد بارك الله فيك فعلا أبا معاوية فعلا أنت تستحق هذه الكنية وما معاويةك ككل رجل كانت أمه تقول سكلته أمه إن لم يسد وكان هو يقول أنا الذي ربتني هن مالك العرب أقول فين كنا لا موجب للتخصيص هذه مفهومة خامسة وقوله إن الكلاب أمة من الأمم كما أفاد أخوكم جزا الله خيرا يفيد جريان الحكم الشرعي على عموم الكلاب من عدم تخصيص لبعضها دون بعض الوجه السابع والأخير الوجه السابع والأخير هو قوله في كل الرويات إذا ولغ فيه الكل من غير استثناء فعلى المستثني الدليل صحيح فعلى المستثني الدليل يبقى هذه سبعة وجوه ولازلنا مع سبعية برحمة فيكم في ماذا في تخصيص عدم تخصيص الحكم بكلب دون كل هذه سبعية أردها إلى غيره. لو لو أعاد عليك أحد تدفع له مكافأة ترى هذه الغرامة ها؟ طب اخرج المكافأة على ما تجود بي أنت ما نريد أن نشق عليك أخرج ما تجود بي نفسك شوف هذا وقت مرؤة. ها لا على ما تجود بي نفسك ادفع ما تجود بي نفسك يلا نخل من يجيب بسبعة أجوبة ذكره سبعة ها من يجيب بسبعة حياخذ منه المكافأة ومني فوقها مكافأة ها يلا يا ابن عبد الوهاب معك قول يا محمد فض المفرد تفيد العموم عدة محمود على أصابعك. اثنين. قوله في كل الروايات ما استثنى ولو كان هناك استثناء لاستثنى. لا ثلاثة. لما خص بعض الكلاب بالأحكام أخرج عمومها. رابعة. قرآن الأحكام الشرعية مجرى العموم. خامسا. قوله الكلاب أمة من الأمم في تعميم سابعا لا لا سابعا لقيت لا موجب للتقصيص لا سبعة ستدفع معه طب اسمع سبعة أجوبة أولا قوله الكلب عموم مفرد لما دخلت عليها اثنين الأصل في الأحكام الشرعية جريان الأدلة مجرى العموم ثلاثة لا موجب لتخصيص كلب دون كلب أربعة قوله الكلاب أمة من الأمم يعم خمسة لما خص بعض الكلاب ببعض الأحكام دل على بقاء الأحكام على أصلها ستة لما لما قال إذا ولغ فيه الكلب في كل الروايات لم يستسن فعلى المستسن ماذا؟ الدليل واضح سبعة كم معنى ثابع إيه؟ ما احنا قلنا اهل التعريف لا لا لا ما قلت لا موجب التخصيص لا لا بد نعيده امره <تصفيق> العموم في قول الكل اثنين الاصل في الاحكام الشرعية جريانها مجرى العموم ثلاثة لا موجب للتخصيص اربعة تخصيص بعض الكلاب بالأحكام خمسة قوله إن الكلاب أمة من الأمم ستة نعم لما خص بعض الكلاب بالبعض الأحكام دل على قريان الأحكام على عمومية نعم نعم لا لا لا, لا. لا في سابع أنا فكرت سبحان الله ايه ما لم يستثن طيب ماشي لا خلاص محمد بن عبد الوهاب علك اصبت يا محمد طيب قلت المعنى اللغوي للولوغ لقول إذا ولغ فيه الكلب والولوغ هو شرب السباع جميعها وهذا وهذا أيضا معد دليلا سابعا وهو معنى قول صلى الله عليه وسلم البلوغ طيب هنا مسألة استثناء الكلب المقتنى من الحكم طبعا نحن نعلم ابتداءا أنه يجوز اقتناء بعض الكلاب ككلب الصيد أو الماشي أو الحراسة فأخرجوا هذه الأصناف الثلاثة من عموم الحكم من عموم ماذا؟ الحكم وهو ماذا؟ أن ولوغ هذه الكلاب الثلاثة لا يلزم منه ماذا؟ الغصب؟ يبقى إذن تخصيص الكلب المقتنى بعلة جواز الاختناء ففائم من علة جواز الاختناء أن لعابه ليس ماذا أن لعابه ليس نجس وقوّوا هذا أو أكدوا هذا بأن مثل الكلب المقتنى لا تكون طعمته طعمة الكلب الآخر الآخر قد يأكل ماذا أشياء محرمة قد يأكل أشياء نجسة قد يأكل كذا لكن غالبا الكلب المختنى بيأكل إيه بيأكل أشياء طيبة أشياء قيدة ففرقوا من هذا ثالثة لدفع المشقة لأن الكلب المختنى لو قلنا بأن لعابه نجس الأمر يبفي إيه مشقة على مختنين رابعاً ها؟ برضو ثالثة ما قلنا أول الكلب المقتنى اثنين مشقة الاحتراز منه صحيح ثلاثة بالتفريق بين المقتنى وغير بطعمته طمعتم فيها بسبب محمود أربعة أربعة يا محمود بأن صيد الكلب بإباحة صيد الكلب ولا ينفق الصيد عن ماذا عن مخالطة لعابه صحيح يبا هذه أربعة أدلة عندهم على استثناء الكلب ماذا كلب المقتنى من عموم الحكم الشرعي بمعنى أن الكلب المقتنى لا يكون لعابه نجسا ولا يلزم فيه إراقة الماء ولا الغسل ولا التتريب هذه أربعة أدلة للفريق المخالف. فتعالوا بنا نجيب عليها الأول وإباحة الاختناء لا تصلح لتخصيص الحكم إذ لا يلزم من إباحة اختنائه أن يكون لعابه طاهرا ثانيا ولا موجب لطهارة لعابه لأنه كان قبل دقائق قبل أن يقتنا كان ماذا؟ كان لعابه نجسا. فلم يقتنا صار لعابه طاهرا. لا موجب لماذا؟ لطهارة لعابه ها هنا. فهو هو الكل. صحيح؟ ثالثا وإن الإذن ها هنا إنما هو إذن حاجة وضرورة. رابعا. ولا تعلق لطعم الكلب بنجاسة لعابه، إذ ليس مصدر النجاسة ما يأكل، صحيح؟ إذ ليس مصدر النجاسة ما يأكل، فالهرة تأكل الفئران، صحيح؟ وميتة الفئران نجسة بدليل حديث السمن، إذا وقعت الفهر الفأرة في سمن قالت رحوه وماه وما حول، ومع ذلك. فلا يقول أحد بأن لعاب الهرة نجس بل ولا سؤرها نجس يبقى الطعم لا أثر لها على الإيب قلت خامسا فكيف لو طعم شيئا محرما هل ينجس لعابه سادسا وهذا خلاف القاعدة الشرعية من أن نجاسة لعاب الكل إنما هي نجاسة إنما هي نجاسة تعبدية سابعا وأما صيده فليس فيه معنى الولوغ وإنما الحكم مختص بالولوغ كما سبق سابعا نعم سامنا ثامنا يا محمود وقولهم بدافع المشقة فالأحكام الشرعية لا تنفك عنها المشقة خل بالك من المسألة دي هل الأحكام الشرعية ما فيها مشقة ده كلمة حكم معناها تكليف ما فيه إيه؟ ما فيه مشقة أصلا واضح. يبلبتو من ضبط المسألة يعني إلأ حكمة شرعية تنتفي فيها المشقة هي المشقة التي تخرج عن نطاق إيه القدرة والاستطاعة. أما التي تدخل في نطاق القدرة والاستطاعة فهذه لا تنفك عن الحكمة. يعني الذي يصوم في مشقة ولا لا؟ أجيبوا جماعة. ها؟ أنتم خائدين تقولوا نعم لا يضيع جركم. <تصفيق> قال children lower الذي يقوم لصلاة الفجر في مشقة ولا لا الذي يتوضى بالماء البارد في الليلة الشهاتية في مشقة ولا لا الذي يأتي إلى المسجد لصلاة الجماعة في مشقة ولا لا يبقى أي معنى القاعدة إن المشقة منتفاة في الأحكام الشرعية المشقة التي تخرج عن نطاق القدرة والاستطاع لكن المشقة التي في إطار القدرة والاستطاعة فهذه لا تنتفي عن الأحكام الشرعية أبدا وهذا هو الجواب لكم كم؟ السامن طبعا هنا محمد يستدل لهم بدليل سنذكره بعد استدراك ولكن نكمل أجوبتنا نعم طيب ماشي نقول تاسعا وهذا من النظر في مقابل الأثر عاشر وإنما هنا المشقة لدفع مشقة هي أعظم لأن لعاب الكلب هذا لو انتقل إلى بدن الإنسان سبب له أمراض الكلب ده بيحمل خمسين مرضا تفيليا واضح قلت والاقتناء ليس اقتناء مخالطة نعم يجوز له أن يقتني الكلب لكن ليس اقتناء مخالطة بدليل أنه قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فأمر بإخراج الكلاب من البيوت يبقى ليست هنا ليس الاقتناء هنا الاقتناء للمخالطة لأنني شوف وجوه الاقتناء قلت الحادي عشر ووجوه الاقتناء هي بعيدة عن المخالطة والتعامل فللصيد للحراسة للماشية فطرى أنه هو أبعد ما يكون عن التعامل مع من مع الإنسان هذا الوجه الثاني عشر نعم صح هذا كلام جيد الجواب الثالث عشر كما أفاد محمد وأن العلة في نجاسة الكلب هي علة أبدية عامة في جميع الكلاب وهي تنظيفه دبره بلسان عارف دا لو كان يعني كما يقال كلب البيت الآبد الأمريكي فهذه الصفة لا تنفك عنه اللي هو بيحمه بالشمبدة برضو لا اللي بيقوله تلا مش عارف تلتمائة ألف رسالة في السنة من الشعب الأمريكي أخبي البعد والله بيرسل كلب بقول لك 300 ألف رسالة في البسطة والبريد الأمريكي جاءت خصيصا للكلب تحية خاصة والسلامات والتحيات سبحان الله هل يسمعونكم استدعون شعب غبي هذه الدليل الرابع عشر إلا طبعا من المسلمين أنا المسلمين الدليل الرابع عشر هو كما قال محمد يزال خيرا إن العلة واحدة في نجاسة الكلب تمام السادسة, السادسة الخامس عشر وأن النجاسة مختصة بالولوغ وأما كلب الصيد والماشية والحرف فلا علاقة له بماذا بالولوه طيب هنا نقول من عنده كلام آخر حتى ننقل للسيد محمد نعم العبرة به بماذا بعموم اللغز طيب قلت ماشي الوجه الخامس عشر لكن هنا ما في خصوص سبب الوجه الخامس عشر للجواب عما قالوا قلت وأن إباحة الاختناء لا تصلح لا تصلح دليلا لتخصيصه لعاب غير المقتنى بالنجاسة نقول استدراك وقد يستدل على طهارة لعاب المقتنى بما جاء في الحديث حديث الهرة بما جاء في حديث الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات فلما أباح اقتناء الهرة وصف بأنها ماذا؟ من الطوافين عليكم والطوافات فيكون ذلك دليلا بالقياس فيكون ذلك دليلا بالقياس لما اقتني الكل صار من الطوافين والطوافات هل هذا الخياس صحيح أم فاسد الاعتبار خياس فاسد الاعتبار لكن نحن نريد أجوبة لو قلت خمسة ونمى معي أثماء اليوم في دفتر إلا ابن عبد الوهاب ها فمن يعني يسجل اسمه في سجل الشرف خمسة أجوبة على الأقل لتردئ يا أخذ أنا لازلت أول درس وأنا أعطيكم وجوه وجوه إفساد وإبطال الخياس وذكرتها غير مرة جف فريقي بارك الله فيه وكما يقول العوامل فضة سيرون من روح. ها خمسة وجوه خمسة. طيب قل الخمس. آه لا لا قياس مع نص. اثنين. تفرق بين الهرة والكلب. قل والهرة من السباع الهرة سبع. هو فعلا هذا صحيح اللي أنت بتقوله ولكن أنت ما تستطيع أن تدل عليه هو فعلا مفرقة المقص المقص عليه طيب فضل مم. في وجوه تفريق قسيرة أن الهرة لا تستخدم لما يستخدم له الكلب من الصيد من الماشية من الحراسة الهرة ما لها فيها تمام نعم ثلاثة تعبودي أربعة غيره نعم الغيره لا تمنع من دخول ملائكة وبعدين الاقتناء هنا مش اقتناء مخالطة أصمع فين في الحديث انه يقتنيه وخالته كما يخالطه الغيره لأن الحراسة أو المشي أو الصيد ما فيوش معنى المخالطة بالمر غير نعم العلة أبدية في نجاسة لعاب الكل وطالما العلة أبدية فمثل ما كانت علته أبدية هذا واضح، لا تنسخ ولا تلغى أبدا نعم هذا قياس على مخصوص فين المخصوص هنا صحيح طيب قلت وهذا قياس فاسد الاعتبار لتخصيصه الهوى بالحكم فلا يقاس عليها الكلب ثانيا وهو فاسد الاعتبار لأنه قياس في مورد النص ثالثا وهو قياس فاسد الاعتبار ثالثا وهو قياس فاسد الاعتبار لمفارقة المقيس, المقيس عليه فالهرة تفارق الكلب أحكاما كثيرة جدا منها طهارة صور الهرة, الهرة نجاسة سؤر الكل يبدأ أول وجه للتفريق بينهما هو له تعلق فين في المسألة الهرة من الطوافين والتوافات لإن سؤرها طاهر لكن الكلب لا يمكن أن يصدق عليه هذا المعنى لإن سؤر الكلب ماذا سؤر الكلب نجس والآن الهرة من الأصل يجوز اقتناؤها لكن الكلب من الأصل لا يجوز اقتناؤه لأن الهرة تختن لغير ماذا لغير مصالح ما فيش مصلحة في اقتنائها لكن اقتناء الكلب يكون لماذا؟ لمصلحة النظر الصحيح وده رقم كامل الرابع لسه برضو الله المستعان عليكم يا أخي الرابع قلت وهذا قياس فاسد الاعتبار كما دل النظر الصحيح فالهر لا تنقل أمراضا البت ولا تحمل أمراضا بينما الكلب يحمل خمسين مرضاً طفيلياً الهرة لا تحمل إلا مرضاً واحداً يخرج مع برازها إذا أكلته الداجن أكلت الداجن براز الهرة انتقل المرض إليه الداجن أو الأبقار أو كذا ولذلك الهرة بتعمل إيه في البراز بتاعها؟ بتدفل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدف ثم هدف سبحان الله ألا فليستحف إنسان سبحان الله فعلا لكن الكلب وجد أنه بيحمل خمسين مرضا طفيليا لذلك شدت في عملية اقتناء الكلب فقال اقتطع من أجره في كل يوم ماذا قراطان يعني من الأجر لمنع المخالطة كلب أهل الكهف كم فين وكلبهم باسط زرعه بالوسيط في كلمة باصة زراعية بالوسيط لم يدخل معهم كهفة قبل يبا هذا الوجه لكم كم الرابع ولا الخامس لطرد هذا القياس قلت الوجه الخامس ولأن أمور النجاسات أو أحكام النجاسات هي أحكام تعبدية فينعدم فيها القياس قلت سادسا وتخصيص الكلب بأحكام كثيرة دون الهرة يفسد هذا القياس ويرده لأن الكلب مخ... الشرع خاصه بأحكامه كثيرة فلا ينفع هذا القياس واضح طيب يبقى الآن انتهينا من هذه المسألة الثانية تحت قوله... قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ فيه الكلب من أن الحكم هنا يشمل عموم الكلب من غير ماذا استثناء دي كانت المسألة الأولى مش الثانية المسألة الأولى وأجبنا عن دليل إليه المخالف طب يلا عشان ننتقل للمسألة الثانية نعم ماذا ما, ما قلنا؟ أنا قلت قلت هذا إن نجاسة لعاب الكلب أبدية ما هو في مقابل نص نعم ما لا يلزم صحيح هذا وجه فعلا قوي انهم هنا طبعا قعلوا لازم لاقتناء التوافع وهذا ما هو لازم نقول مسألة الثانية قوله الكلب الثانية. وقد ألحق بعض أهل العلم عموم السباع بالكلب فقال بنجاسة بنجاسة لعابها قياسا على الكلب وقد استدلوا على هذا القياس أو استدلوا لهذا القياس بالمشترك اللغوي أو اللفظي من أن لفظ السباع يشمل ماذا؟ لفظ أن الكلب من السباع وقد جاء في رواية تعميم الحكم للسباع كلها بقوله وبما أفضلت ماذا السباع كلها في حديث سؤر الحمار فقيل وبما أفضلت السباع كلها بما هذا يدل على أنه سوى جميعها في حكم السؤر فإذا يكون سؤر السباع كسؤر الكلب من قال بنجاسة سؤر الكلب لزا يقول بنجاسة سؤر ماذا السبا طيب أقول ولا شك أن قوله إذا شرب الكلب تخصيص الكلب بالحكم وسانيا مفهوم الشرط كما سبق معنا يفيد ماذا قصر الحكم وسالسا قوله الكلب الدلالة اللفظية هنا لقوله الكلب لا يشمل ماذا لا يشمل السباع معه رابعا الاعتبار بالمعنى المتبادل إلى الزهن فإذا قيل الكلب فالمعنى المتبادل إلى الزهن أنه ماذا نوع خاص من السباع الذي ينبح رابعا تخصيص الكلب بأحكام دون بقية السباع لأن الكلب خص بأحكام دون بقية ماذا السباع بما يدل على فساد ماذا على فساد القياس لأنه جعل الكلاب أحكام خاصة واضح خامسا قرية المخالطة إنما خص لعاب الكلب بالحكم لأن المخالطة غالبا تحصل بماذا ها بالكل لكن ما نرى الناس يقتنون ماذا السباع هذا إن حصل فهو نادر يعني لا تعالق علي حكم الشرعية يعني هل ترى في بيوت الناس من السباع كما ترى في بيوتها من الكلاب لا طبعا يبا هذا وجه يبا احنا كده مع الوجه رقم كم ها الوجه السابع الوجه السادس طيب كيف ما تقولون وهو النظر الصحيح لأن الكلب فيه علة هي في علة ليست في غيره وهي علة ماذا تنظيف دبره بلسانه فمن هنا كانت النجاسة موجودة في لعابه دون غيره لأن غيره لا يشارك هذا المعنى وهذا هو الذي قام عليه الحكم صحيح سابعاً وهذا قياس فاسد الاعتبار لأن مسائل النجاسات هي مسائل تعبدية والأصل الطهارة يبقى هذه سبعة وجوه لطرد قياس السباعي على الكلب في حكم ماذا اللعاب قلت وجوابا عما قال وهذا المشترك اللفظ لا يعني أو لا يلزم منه الاشتراك الحكمي ثانيا وهذه القرينة اللغوية أو الدلالة اللغوية في مقابلها دلالة شرعية والدلالة الشرعية مقدمة على الدلالة اللغوية بل وفي مقابلها دلالة عرفية أيضا ثالثا فكم من الدماء تشترك في الاسم وبينها فرق في ماذا؟ في حكم له النجاسة. كما المني يسمى ماءً صحيح؟ كما المني يسمى ماءً وغيره وغيره مما هو نجس يسمى ماذا؟ يسمى ما؟ فالدم عند كل الدم فيها دم الآدمي دم الكذا دم الكذا دم الحيض ودم الاستحاضة هذا المشترك الأغزي. هل لزم منه الاشتراك في الحق؟ الجواب لا فالشرع فرق بين دم الحيض ودم الاستحاذة كما تعلمون طيب يبقى هذا الوجه رقم كم؟ الرابع ها؟ طيب قلت أما قول وبما أفضلت السباع فالحديث ضعيف ولو صح لكان دليلا عليهم ليه؟ لأن فيه الحكم على سؤر السباع بأنه ماذا؟ بأنه نجس بأنه طاهر لأن الصحابة سألوا أن توضأ بما أفضلت الحمير يعني الحمير شربت منين؟ من ماء وبقي هذا الماء هل نتوضأ منه؟ قال نعم وبما أفضلت السباع كلها إما لو كان صحيحا لدل على طهارة ماذا؟ سؤر السباع فأصبح دليلاً إيه؟ دليلاً عليه يبقى هو متجه بالضعف ومتجه بماذا؟ ها؟ طيب قلت ووجه أخير أن الولوخ في قول بعض اللغويين لا يكون إلا من الكلاب والهرر الكلاب والهرر فخرجت الهرر من الحكم بحديث إنها من الطوافين عليكم والإيه والطوافات في دلالة لغوية هنا إن كلمة الولوغ لا تطلق في اللغة إلا على ماذا على شرب الكلب والهرة فقط فاحنا أخرجنا الهرة بحديث إنها من الطوافين عليكم والإيه والطوافات فبقي الحديث في ماذا في الكلب يبقى إذن بهذا نكون قد أجبنا عمن عم الحق السباع بالكلاب حكما في مسألة ماذا الولوه طيب قول يا محمد هذا هذا جيد جيد فعلا يا محمد جيد محمد فعلا ماذا يقول قوله الكلب اكتب هذا يبهذا سامنا ولا كم سادسا قوله الكلب فلو قلنا بأن الألف واللام هنا للعهد الزهني العهد الزهني صار معنى الحديث الكلب المعهود في الزهن يعني ايه الكلب المعهود لما قل لك الكلب كذا اللي هيجي في زهنك أسد ها اللي هيجي في ذهنك. شيء من السباع كالفهد أو النمر أو كذا ايه اللي هيجي في كلب فقط يبقى العهد الزهني بما يدل على أن الحكم لا يشمل جميع السباع واضح لكن لما جئ دعا على عدبة ابن أبي لهب قال اللهم صلت عليه إيه؟ كلبا من من كلابك من هنا اسم جنس تشمل عموم الايه عموم الكلاب تمام وهذا جاي طيب قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن المغفل وعفروه يعني ادلكوه بالتراب والعفر أو العفر والعفر هو وجه الأرض ويقال ويطلق على التراب أيضا وقوله وعفروه أفادنا فائدا أن التتريب أولا أنه يبدأ بالتتريب لأن هذا الذي فيه معنى التعفير صحيح لأن التعفير في أصلي لا يكون بالماء إنما يكون بماذا؟ بالتراب قلت يقوي هذا قوله أولهن بالتراب في الرواية الثانية وهي رواية الأشهر إبعا عندي وجهان للبدء بماذا بالتراب قوله عفروه قوله أولهن قلت ثالثا وللنظر الصحيح هو ليه اختار التراب ما ينفعش الصابون والأشنان والأشياء دي ودي مسألة ستاتي معنا لإني من جهة النظر إن التراب هو الشيء الوحيد اللي بيعلق به ماذا النجاسة لإني نجاسة لعاب الكلب هي عبارة عن إيه إن لعاب الكلب لما بينظف دبره بلسانه بتخرج بويضات دقيقة جدا البويضات دي تعلق بميل بالتراب فلذلك قالت ليكوه بالإيه بالتراب حتى تعلق به فإذا غسله تخلص منها كاملة لكن لو جاء بسائل كالصابون لا تعلق به ويمكن تعلق بماذا بجدار الإناء فلذا اختار التراب عليه الصلاة والسلام. طيب هذا ثانيا أو ثالثا النظر الصحيح قولوا وعفروه فيه معنى التجديد والمبالغة بما دل على غلظة لعاب الكلب نجاز نجاسة غلظة نجاسة لعاب الكلب قلت وذكره التراب دل على تخصيص الحكم به فلا يقوم غيره مقامه وإن شاء الله سننتقل إلى مسائل التتريب بعد ذلك يعني في المسباب الفقهي هنتكلم عن بعض مسائل التتريب منها مسألة الأولى وجوب التتريب مسألة الثانية هل يقوم غيره مقامه ولكن هذا في المبحث الفقهي طيب ننهي أولا المبحث اللغوي قوله فليركه قلت والإراقة لغة الصب ولكن ما الفرق بين الإراقة والصب قلت والإراقة هي الصب والصب على غير وجه انتفاع يبقى تصبه لا تنتفعه لا تنتفع به ومنه قولنا اراق الرجل الماء يعني ايه باله لا. ليه لأن البول لا ينتفع به لا ينتفع به ثانيا وقولنا اراق ولد ولد أنت ولد اجلس هناك روح اقعد ورا تمشي مكانك انت اقعد مكانك تمشي منه يبقى قولنا اراق الصب على غير وجهه انتفاع وقولنا فليرقه فيه معنى أنه لا حاجة له فيه لأن يقال أراق الماء يعني بال لأنه لا حاجة له ثالثا قول فليرقه من أن المصلحة في ماذا في إراقته وصبه نفي تتعلق مصلحة كبيرة في إ Iraqة و ومنه قولنا أراق الماء لإن المصلحة في أن تتخلص من من هذا البول فحبسه في البدن يضر رابعا قولنا فليُرِقُه أو قول فليُرِقُه في معنى المبادرة والمعاجلة لإن الإنسان لما بيُرِق الماء الماء هو اللي بي هو اللي بيبادره صحيح مش قال ولا وهو يدافعه الأخبثان قوله فليروخوا فيه معنى النجاسة طب ليه فيه معنى النجاسة لأنه أمر بصبه وأمر بغسل إناء منه وأمر بالتتريب وقال تهور إناء أحدكم وخامسا إتلاف المال إبا هذه وجوه خمسة فيها دلالة على نجاسة ماذا؟ على نجاسة لعاب الكلب ونجاسة الماء منه لأنه أمر بصبه وإراقته إبا إذا استفدنا من قوله فليرقه هذه المعاني اللغوية كم معنى خمسة ولا ستة خمسة صحيح خمسة معاني موجودة في قوله فليرق على غير الانتفاع فليرقه للحاجة فليرقه للمصلحة فليرقه يعني المبادرة والمعاجلة تمام هذه كلها معاني موجودة في العراق لهذا ينتهي المبحث اللغوي معنا وننتقل. إلى المبحث الفقهي المسألة الأولى يا طلبة العلم وهي وجوب الغسلات السبع أو نقول مسألة الغسلات السبع قلت وفيها مذهبان لأهل العلم أما الأول وجوب الغسلات السبع وهو مذهب وهو قول ابن عباس وعروة بن الزبير وقال به من التابعين ابن سيرين وطاووس والأوزعي ثم هو مذهب جماهير أئمة المذاهب فقال بوجوب الغسلات السبع أربعة من أئمة المذاهب مالك والشافعي وأحمد وداود يبقى يغسله كم سبعا وجوبا طب ما هي ادله الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا وهذا صريح في وجوب التسبيح اس فعل المضارعه اس فعل المضارع الذي دخلت عليه لام الامريه أفاد الايه الوجوب ثانيا الدليل الثاني في الرواية الأخرى قال فاغسلوه هذا فعل أمر وهو صريح في إجاب غسله سبعا ثالثا قوله سبع مرات فلما أناب العدد عن المفعول المطلق دل على الوجوب لأن أصل الكلام فليغسله غسلا سبع مرات فلما حزف المفعول المطلق وأناب عنه العدد دل ذلك على تأكيد السبع ووجوبها لأن خل بالا المفعول المطلق يأتي في اللغة للـ للـ للتأكيد أو للتوكيد كما نقول هجم الأسد هجوما دلل للتوكيد صحيح نام الطالب نوماً. تمام يبقى هذا للتوكيد فلما أناب العدد عن المفعول المطلق حمل كل معاني المحفول المطلق من التوكيد واضح هذا ثالثا رابعا أن الأصل اللغوي أن العدد لإفادة الحصر فلما قال فليغسله سبعا يعني للحصر يعني لا تزيد ولا تنقص عن سبع خامساً في روا في حديث عبد الله بن المغفل قال عفروه السامنة بالتراب وقوله عفروه السامنة تأكيد على ماذا تأكيد على السبع لانه لما قال في السامنة في التعفير والتراب السامنة يبتدأ على ان ايه أكد على السبع كما نقول ثلاثة رابعهم فلما جعل الكلب رابعا أكد على ماذا؟ على كونهم سلاسة تمام؟ فلما جعل الكلب رابعا أكد على كونهم سلاسة ولما قال وسامنهم لما أكد على أن سامنهم الكلب لبا أكد على أن عددهم ماذا؟ طيب خامسا ها؟ سادسا القرائن قرائن وجوب التسبيع وهي بقرينة وجوب إراقة الماء وجمعه بين الطهورين وبقرينة جمعه بين الطهورين وبقرينة المبالغة في الدلك عفروه يعني ادلكوه دلكا شديدا تابعاً. ولو لم يكن التسبيع ولو لم يكن التسبيع مرادا شرعا يعني مقصودا لأصبح كلامه إيه لغوا النبي بيقول فليغسله سبع يقول الأحناف يقول لك لا ممكن يغسله اثنين وثلاث أنه له طب ليه النبي قال سبعا إذا صار قوله سبع لا معنى إيه لا معنى له وهذا منتفي في كلام النبوة لأنه أوتي جوامع الكلم فكلامه إذن ليس فيه لغو واللغو والشيء الزائد نزل معنى له قلت سامنا وخصوصية الكلب بأحكام شرعية يقوي وجوب التسبيع وتخصيصه بالتسبيع ثامناً موافقة الأصل الشرعي وهو بقاء اللفظ على ظاهره حتى يأتي تأتي قرينة لصرفه هو ألف ليغسل إيه سبعني ظاهر هذا اللفظ كم النوى يغسل إيه يبدأ اسم المعنى إيه المتبدل إلى الزه المعنى الظاهر واحد عايز يصرف السبع هنا إلى معنى آخر تقول لي يعني يصرفوا إلى معنى آخر يعني يصرفوا إلى التكسير فليغسلوا سبعا يعني يغسلوا كثيرا يبدا صرف اللفظ عن ايه؟ عن ظاهره يبدا لابد أن يأتي بماذا بقريب عاشر فتوى أبي غريرة بالتسبيع وهو الراوي والراوي أعلم بما يروي الحادي عشر عموم روايات الحديث فهذا الحديث كما قلنا طرقه طرب على كم على عشر كما قال الشيخ الباني عشرة طرق وله ثلاثة شواهد ضعيفة فصار المجموع ثلاثة عشر طريقا لم يرد فيها إلا التسبيع فلو كان المقصود الغسل سواء باء واحدة أو اثنين أو اربعة أو خمسة لعمل إيه لقد في أي طريقة من الطرق إيه فليغسلوا سلاسا ومرة يقول سبعا مرة يقول خمسا لكن لما جاءت كل الروايات سبعا دل على أن السبع هي الإيه المقصودة والمراد الوجه رقم كم الثاني تطهير النجاسات أمر تعبدي فلا يجوز، فلا يجوز صرف التسبيع إلا بنص. الوجه رقم كم؟ الثالث عشر هو أنه قول نفر من الصحابة التسبيع وجوب التسبيع. لا يعلم لهم مخالف من غير الصحاب كابن عباس الرابع عشر أن القول بوجوب التسبيع يوافق أصولا شرعية هذه الأصول الشرعية قاعدة الاحتياط واجب المبالغة والتجديد في أمر تطهير النجاسات خاصة لعاب الكلب تجديد الإسلام في أمر الكلب كلا هنأت إلى الدليل الخامس عشر النظر الصحيح قلت ذلك أن طهارة الإناء لا تحصل إلا بالمبالغة في الغسل وذلك لأن النجاسة التي في لعاب الكلب هي نجاسة دقيقة جدا وهذه النجاسة الدقيقة جدا لا يمكن تطهيرها إلا بمل بالمبالغة في الغسل يبقى هذه خمسة عشر دليلا على وجوب التسبيح. وهذا مذهب الجمهور صحيح؟ نعم ستأتي هذا في أدلة الأحناف المذهب الثاني أن الأحناف قالوا لا يجب التسبيع فيغسله مرة أو مرتين أو سلاسة وإن استحبوا التسليس وقالوا بمشروعية التسبيع يبا قول الأحناف الآن الأصل عدم وجوب ماذا؟ تسبيع ما استحباب تسليس مشروعية التسبيع وهذا قول الأحناف خلافا للجمهور طيب هننقل أدلة الأحناف ولكن هنا نعمل شيء عشان أدلة الأحناف التي معي وقد انتصرت لهم بأدلة من باب إنصاف المخالف هذه الأدلة هي اثنى عشر دليلا سمت عشر دليلا للأحناف ولذلك لن نستطيع أن نذكرها كلها ثم نجيب سنذكرها دليلا دليلا ثم إيه نجيب عليه الدليل الأول استدلال الأحناف وقال بحديث أبي وراء رضي الله عنه من حديث إسماعيل بن عياش أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الكلب يلغ في الإناء يا عبد الخيوم يا مرحبا كيف أنت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سئل عن الكلب يلغ في الإناء فقال يغسله سلاسا أو خمسا أو سبعا يغسله سلاسا أو خمسا أو سبعا فقالوا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم في غسله ما بين ثلاث وخمس وسبع دل ذلك على عدم وجوب ماذا على عدم وجوب السبع صحيح ولا لا لأن الواجب لا تخير فيه لأن الواجب لا تخير فيه فهمتم القاعدة دي شوف لما قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء فلما خير دل ذلك على عدم وجوب على عدم وجوب الصلاة قبل المغرب وفي الحديث الآخر لما قال له أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فلما خير دل ذلك على عدم الإه الواجب هذا واضح لديكم يبقى إذن هنا في الحديث خير فلما خير ما بين الثلاث والخمس والسبع دل ذلك على عدم وجوب الإه السبع ماشي هذا أول دليل الأحناف وهذا وجه الدلالة منه. نريد خمسة أجوبة على الأحناف وأنا أقول خمس يلا عبد الكريم قل ه؟ من يترجم؟ آه، ترجم. طيب أحسان، عبد الخيوم هندي يدرس في أسس الدين. طيب ضعفه؟ هذا أول جواب عندك عبد الخيوم وكفى؟ أنا بقية الأجواء عبد الخيوم. <تصفيق> لا بأس عليك. طيب قول جواب من عند عبد الخيوم الضعف. أول جواب من عند عبد الخيوم الضعف. لسه أنا حمل ليكم الأجوبة، لكن أين الأجوبة الأخرى؟ فقط الضعف. معارضه لا. طب ليه ما تقولش بأنه ينسخ وجوب التسبيع إلى جواز التسليس والخمس؟ نعم. ممكن نقول عمل الصحابة، فلو كانت التسبيع ليس واجبا لما أفت الصحابي به وعمل به نعم نعم ماذا ما سبقك به نعم بيقول لي لا هذا مش يعني تقدر تقول ان هو نسخ وجود نعم نعم أو تحتمل الشبكة من الراوي ممكن هذا أحسن تشوف هذا الرجل جابها من كلامي وانتو نيمين من رواية اسماعيل بن عياش لذلك أنا قصدت أقول من حديث اسماعيل بن عياش ما قولش من حديث الضحاك ليه الضحاك أنتو ما تعرفونه محمد بن الضحاك وهو مطروك لكن في علا أخرى اسماعيل بن عياش نعم نعم عشر روايات على التسبيع فلا يصلح هذا الحديث لدفع وجوب التسبيح لضعفه ولأنه مقابل عشر روايات هذا واجب عند الرسوله لا هو قال أو أو أو هو في نقطة بلغية في قوله أو لا لا نعم أو بمعنى بل وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون يعني بل يزيدون فهذا تأكيد على أنهم كانوا مئة ألف كاملة بل وزادوا فأو هنا يغسله سلاسة أو خمسة أو سبعا يعني بل سبعا فقوله سبعا نسخ للخمس والثلاث وتأكيد على ليه؟ على السبع هذا من الأقوى لا عندنا أقول نعم جوابا الأول وهذا متجه بما يأتي أولا الضعف وذلك لأنه من رواية الضحاك محمد بن الضحاك أو عبد الوهاب بن الضحاك عذرا لسه لسه ما هو من رواية عبد الوهاب أولا وعبد الوهاب بن الضحاك متروك الحديث كذبه أبو حاتم كالذهب أبو حاتم بل ومشى إليه فقلت له أبو حاتم يقول فقلت له لعبد الوهاب ألا تخاف الله ما هذه الأحاديث التي تحدث بها فقال أبو حاتم فضمن لي فضمن لي أن يحدث ولكنه حدث بهذه الأحاديث الموضوعة يعني رجع فإيه فحدث بها قلت ثم هو مع علة عبد الوهاب مع علة كذب عبد الوهاب وتركه فهو من حديث إسماعيل ابن عياش وروايته عن الحجازيين ما لها مردودة كما سبق البيان يبقى أول جواب معنا هو توجيه الحديث بماذا بالضعف واضح الجواب الثاني أن قوله أو ليس على سبيل التخير وإنما هو على سبيل إنما أو هنا بمعنى بل فيكون قوله بل أو سبعا يعني بل سبعا بل سبعا تأكيدا على هذه السبع واستقرارا للحكم ثالثا أن رواية الوجوب أولى من رواية التخير ليه رواية الوجوب أولى من رواية التخير ألف لأنها في الصحيحين وإحنا عندنا قاعدة إذا تعارض حديثان أحدوما في الصحيحين والآخر في غير الصحيحين قدمنا حديث الصحيحين قلت ولأنها لا تنهض رواية التخير لا تنهض رواية التخير لا تنهض لصرف وجوب التسبيع ثالثا لأن رواية التخير ضعيفة قلت الجواب الرابع قوله أو خمسا أو سبعا على التخير فيمكن أن يقال بأن التخير نسخة إلى التسبيع أنت ابن بأن التخيير نسخ إلى التسبيع لماذا نسخ إلى التسبيع لأن روايات التسبيع أكثر وأقوى وأشهر وسانيا لأن التخيير قد وقع فيه التسبيع مفهوم الأخيرة دي هنقول لهم ماشي في رواية بالتخيير نسخت إلى التسبيع طب ليه؟ لأن رواية التسبيع أكثر وأشهر وأقوى فتكون ناسخة لرواية التسليس والتخميس واضح؟ لأن رواية التسبيع شاملة للتسليس والتخميس يبقى هذا الجواب رقم كم؟ خامس ولا الرابع؟ ها؟ الذي يأتي الخامس يعني ها الجواب الخامس ومما يرد دعوة تخيير هو أنه لم يأتي عن الصحابة عملا ولا فتوى بغير التسبيع بما دل على بقاء حكم التسبيع إذا هذا أول دليل لهم أجبنا عليه بأنه ماذا ضعيف ثم متجه يا إيه؟ نعم ورواية عفلوسة من أولى ماذا ما قلنا ممكن أن نقول إن الواو هنا أو هنا للجم أو هنا للجم فيغسلوا كم مرة خامسة عشر مرة لكن هذا بعيد طبعا نقول الدليل الثاني لهم حديث عبد الملك الذي هو من حديث أبي هريرة وفيه فليغسلوا سلاسا اللي هو حديث من هذا ها الكرابيسي اللي ذكرناه بالأمس طيب يلا عاتونا خمسة آجوبة يلا فضل منكر طيب لماذا هو منكر أولا لأنه من رواية الكرابيسي والكرابيسي في كلام ثانيا لأنه من رواية عبد الملك وعبد الملك قد خالف فيه من هو ماذا أثبت منه في أبي هريرة وأروى منه كأيوب وأبن سيرين قلت وأول الجواب أنه حديث متجه بالضعف لأنه من رواية عبد الملك وقد خالف فيه عبد الملك من هو أثبت منه وأحفظ ولذا حكم عليه ابن عدي بأنه منكر وقال العلامة الألباني باطل قلت أضف إلى هذا أضف إلى هذا أنه من رواية الكرابيسي الجواب الثاني لو صح هذا فغيره أصح منه وهو حديث أبي هريرة ومعه حديث عبد الله بن المغفل وهما أصح أنهما في الصحيحين قلت ثالثا أن الحديث مضطرب وقد قال بعض أهل العلم بأنه منكر بأنهم مضطرب بأنهم موقوف على أبي هرير رابعا لم يأتي عن الصحابة أبدا أنهم غسلوا لعاب الكلب دون سبع وهذا مما يضعف السقة بسبوته أو على الأقل هجر العمل به خامساً ولو قلنا بمشروعية التسليس فهذا لا ينفي وجوب التسبيع فيكون فليغسله سلاسا أولا ثم يترب فيغسله أربعا بعد التكريب عملا بالرواية إحداهن بالتراب أخرى هن بالتراب يبقى هذه خمسة أجوبة نعم نعم أرجح لكن برضو لا يصح موقوفا وهذا الدليل الرابع لهم. ما احنا قلنا انه خالف فيه عبد الملك من هو أثبت منه طيب قلت الدليل الرابع ثالث قولهم بأن السابت الموقوف على أبي هريرة الصحيح غسله الأواني أو إفتاؤه بغسل الأواني سلاسا لا سبعا وأبو هريرة أعلم بمرويه من غيره فلو كانت السبع واجبة لما أفتأ أبو هريرة بخلافها وهو ماذا التسليس طيب من يعطيني يا طلبة العلم خمسة أجوب على هذا هي ترى ما الجواب سهل خمسة أجوب ها قل أنه. أن هذا موقوف على أبي هريرة والموقوف لا يكون حجة من الأصل فكيف إذا عارض مرفوعا نعم لا ما نقول نبقى ما هو موقوف مقابل مرفوع نعم نقول معارضه موقوف عن أبي هريرة نفسي أنه غسل سبعا أو أفتب بسبع. والموقوف إذا عارض موقوفا إما نرجح يرجح أحدهما وإما أن يتساقط إيه جميعا نعم العبرة بما روى الراوي لا بما روي أو بما يفهم أو بما يعمل ابن عباس مخالفة, مخالفة ابن عباس ابا هريرة في هذا فصار هذا الموقوف معارض بموقوف نعم ممكن أن هذا إفتاء والإفتاء يختلف عن الحكم يعني الإفتاء يختلف عن الحكم ممكن تفتي الإنسان بما ليس حكما لأسباب معينة سيضرب لك مثالا على مفارقة الفتوى الحكم الشرعي ابن عباس جاءه رجل يسأله عن توبة القاتل فأفتاه بأنه لا توبة للقاتل بينما الحكم الشرعي ماذا أن القاتل له توبة إلا من تاب وإيه وآمن وعمل عملا صالحا قال قبلها ولا يقتلون النفس بما دل على أن الحكم شرعي قبول توبة القاتل لكن ابن عباس أفتى بعدم قبول توبة القاتل لماذا رضي الله عنه لماذا لأن الرجل كان يريد أن يقتل إذا هذه فتوى وليست حكمها نقول جوابا الأول وهو ضعيف لا يثبت عن أبي هنير موقوفا ثانيا وهو موقوف ولا حجة بالمنقوف، ثالثا وهذا الموقوف قد عارض مرفوعا والموقوف لا يصلح لمعارضة المرفوع رابعا وهذا الموقوف قد عارض الموقوف مثله عن ابن عباس ويترجح موقوف أو ابن عباس على موقوف أبي هريرة لموافقته ماذا النص خامسا أنه قد صح عن أبي هريرة غسله سبعا أو افتاه بالغسلات السبع فصار الموقوف معارضا بموقوف هو مثله بل أقوى منه لأن أبا هريرة افتاء أبا هريرة بالسبع يوافق ماذا؟ وجوب السبع الذي جاء بالأحاديث سالسا كم؟ سادسا قلت وهذا الموقوف إنما هو في باب الفتوى وباب الفتوى يفارق باب الحكم سابعا وهذا المنقوف لا حج تبيعنا لضعفه قلت لضعفه أنا ألا سبا هذه ست كافية نقول الدليل الرابع من أدلة الأحناف استدلالهم بحديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة قال وفيه ذكر سمان غسلات فلو كانت السبع واجبة لما زادت لما جازت الزيادة عليها وإذا جازت الزيادة جاز النقص من سنأين جاء بهذا برواية عفرو السامنة قالوا فلما قال عفرو السامنة دل على مشروعية سمان غسلات وعلى فكرة هذا قول حمبل مروين عند بمح إن الغسلات سمان قالوا مشروعية سمان غسلات فلما جاءت مشروعية السمان غسلات دل ذلك على مشروعية الزيادة وإذا جازت الزيادة جاز الجاز لإيه النقص يلا خمسة أجوبة من يعطينا خمسة أجوبة نعم نعم اثنين لا قول يا زياد قولوا وعفروه السامنة ليس غسلا إنما هو التتريب والتتريب ليس غسلا لغة ولا شرع إذا ما فيس من غسلات أصلا تمام السامنة إنما هي على سبيل العد وليس الترتيب إيه تفسير السامنة هنا بأنها التتريبة وليست الغسلة بجامع الروايات الأخرى قلت جوابا الأول قولوا وعفروه السامنة ليست غسلة إنما هي تتريبة والتتريب لا يسمى غسلا لغة ولا شرعا ثانيا أن الزيادة تأكيد على الأقل فلما كانت السامنة تتريبة دل ذلك على تأكيد ماذا؟ التسبيع ثالثا أن أقصر الروايات على وجوب التسبيع فتحمل رواية السامنة على ما يوافق الروايات الأخرى فيكون التكون السامنة هي التتريبة بالعد رابعا أنه يمكن صرف السامنة هنا إلى معنى خاص وهو من نسي التتريب أولا ترب بغسلة آخرا ترب بغسلة آخرا فصارت غسلاته سمان بالتتريب وقد قاله الحافظ ابن حجر يبا هذا في حق من إيه؟ من نسي أن يجعل أولهن بالتراب أو أن يجعل إحداهن بالتراب فنسي يجعل بماذا؟ بالتراب تتريبا مع الغسل وهذا قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص هذا الوجه رقم كم الوجه الخامس قوله وعفروه السامنة يعني بالتراب لو استلزم الزيادة لا يستلزم النقص لأن الزيادة تأكيد على الأصل كما قال وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فلما قال أو يزيدون أكد على أنهم كم مئة ألف والزيادة تأقيد على الأصل ولا تستلزم النقص ولا تستلزم النقص لأن في الحديث وإن زدت فإه فخير فهل نقول بأنه يشرع النقص بمشروعية الزيادة إذا ليس بلازم ومما يمفي هذا هو مبالغة الشرع وتجديده في مسألة لعاب الكلب الدليل السابع السادس الخامس لسه قياسهم لعاب الكلب على العزرة فقال والعذرة أشد نجاسة من لعاب الكلب والعذرة أشد نجاسة من لعاب الكل فلما لا يلزم التسبيع في العذرة لم يلزم التسبيع في في لعاب الكل يبتدأ لاسم إيه؟ آه الجواب لكم بعد المر أنا أريد خمسة وجوه معك خمسة وجوه معك أنت ممكن معك كم وجه ما معك ها طيب معك الخمسة الخيوم، طب قول السلاسة بس على شرط الترجمة من يتولى الترجمة نعم، اللعازر أشد من العزر. طب ليه أشد من العزر يا عبد القيوم؟ نعم، أو كده اعتبارا بالنظر الصحيح. نعم. يعني قول يا محمد مسألة التطهير مسألة تعبدياً عادل فيها الخياس أصدر قياس في مقابل نص ممكن قلت وهذا قياس فاسد الاعتبار للأسباب الآتية أولاً لأنه قياس في مقابل نص من قول طهور إلاء أحدكم اثنين لأنه قياس على أمر تعبدي فغسل النجاسات مسألة تعبدية لا يشرع فيها القياس ثلاثة لأنه قياس على مخصوص والقياس على مخصوص فاسد لأن الشرع قد خص لعاب الكلب والكلب بأحكام تجعل له خصوصية كده كان ثلاثة قلت أربعة وهو قياس فاسد الاعتبار لمفارقة المقيس المقيس عليه فلعاب الكرب يفارق العزرة لأنه أشد منها نجاسة وضررا ولأن اختلاطه بالماء أقوى من العزرة فيمتنع القياس لمفارقة المقيس المقيس عليه هذا كم؟ خامساً. وهو قياس فاسد الاعتبار أيضا قلت وهو قياس فاسد الاعتبار من جهتي تخصيص لعاب الكلب بالحكم الأول تخصيص الكلب وهنا تخصيص لعاب الكلب من قولي طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ولأن لعاب الكلب له تعلق بالعزر أصل ما هو قياس تعبديا في أمر تعبديا أحسن نقول الدليل رقم كم السادس الدليل السادس من أدلة الأحناف على عدم وجوب التسليس وهو القول بالنسخ فقالوا بالنسخ لأنه قد صح عن أبي هريرة أنه كان يرسل سلاسة قلت ولا يصلح الموقوف لنسخ المرفوع وسانيا ومثل هذا الحكم هو الحكم بنجاسة لعاب الكلب لا ينسخ لماذا لا ينسخ يا طلبة العلم لأنه أمر علته أبدي والعلل الأبدية والأحكام ذوات العلل الأبدية لا تنسخ يعني المسألة دي الأحكام التي علتها مؤقتة ممكن تنسخ يعني مثلا أباح لحم الحمير ثم حرم بعد ذلك لأن كان فيه علة وزالت أباح زواج المتعة لأن كان فيه علة وهي علة فقر الصحابة وكسرت أصفارهم وجهادي فلما زالت العلة نسخ هذا الحكم وحرمت له المتعة بعد أن كسرت الأموال واستقرت الدولة لما الأحكام الشرعية تنسخ إذا كانت معللة بعلل للايه بعلل المؤقتة أما إذا كانت العلة أبدية فلا تنسخ فلا يمكن نسخ هذا الحكم لأن علته أبدية ما هي العلة الضرر الحاصل من مخالطة لعاب الكلب للايه للماء وتعلقه بالإناء قلت سالسا والقول بالنسخ قول ضعيف لأن مثل هذا الموقوف عن أبي هريرة يحتمل فيه أنها فتوى لا حكم أو نوع من الترخص رابعا احتمال نسيان أبي هريرة أو لان الراوي ممكن ينسى شيء حفظه خاصه اذا كان عند من عند غيره حتى لا يضيع الدين فالتسبيح عند عبد الله ابن ايه ابن مغفل صحيح رابعا وهذا لا ينسخ بقرينه او بدليل حديث عبد الله ابن مغفل لما سألوه عن قتل الكلاب هذا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هذا رابعا خامسا والقول بأنه لم ينسخ لأن العبرة بمروي راول بفعله أو لأن أبا هريرة كان يرى الاستحباب ولا يرى الوجوب. الدليل التاسع قول الأحناب بأن لفظة السبع ومضاعفتها سبع. لفظة السبع ومضاعفتها في اللغة العربية تفيد التكسير. وأن العدد لا مفهوم له سأشرح الآن عندنا قاعدة يا طلبة العلم تقول العدد لا مفهوم له وأن العدد قد يأتي لإرادة لمعنى التكسير كما أقول النبي وص على عليه على سابع جار هل يقصد السابع تحديدا ولا يقصد كل جار كل جار لما أقول يا أخي ده أنا اتصلت عليك ولا ميت مرة هل أنا أخصد ميت مرة ولا أخصد كثيرا كما قال تعالى لو استغفرت لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم طب هل لو زاد على السبعين لو استغفر سمنين يغفر الله الجواب لا يبقى قالوا العدد لمفهوم له وأن العدد سبع ومضاعفاته في اللغة العربية يفيد ماذا الكسرة نقول جواب مع خمسة أجوباء أنا أريد خمسة يلا محن عمل السلف بعد ذلك على أن السبع هي المقصودة المرادة من عمل السلف بالسبع والافتاء بالسبع كأبي كعبد الله بن مغفل وابي هريرو بن عباس الأصل حمل الكلام على ظاهره رابعا عفروه السامنة هذا يدل على أن السبع مقصودا هذا أحسنت فيه لو سلمنا لهم بأن المقصود بالسبع التكسير يبقى هذا يكون دليلا على الزيادة ليس دليلا على النقص لأن أقل ما يخصدق عليه في اللغة أنه كثير هم كم؟ العدد سبعا ليست على إطلاق القواعد أغلبية لا كلية وعندي قاعدة في مقابلها وهي أن العدد يفيد له الحص نعم القصد السبع أن الأمر متعلق بنجاسة وغصة نجاسة وأمر تعبدي جعل العدد مكان المفعول المطلق هنا لما قلنا أنه هنا نائب عن المفعول المطلق دل على أنه هو المقصود العدد ترى أحسن نعم نعم لما هذا لا يثبت، لا يصح نعم فعلا وصف الطهور بأنها سبع دل على أن ما دون السبع لا يكون طورا نقول جوابا أولا وقاعدة العدد لمفهم له هي قاعدة صحيحة لكن لا بد فيها من قرينة ثانيا وأن هذه القاعدة هي قاعدة أغلبية لا كليا يعني هي أغلبية لا كلية يعني ممكن ما تشملش المسألة بتاعتها لأن القاعدة أغلبية من الشرط أنها تشمل كل المسائل ممكن القاعدة تشز فين؟ في مسألة صحيح؟ ثالثا وأن هذه القاعدة في مقابل نص رابعا وأن هذه القاعدة تردها قاعدة أخرى وهي قاعدة أن العدد يفيد الحص خامسا وهذه القاعدة وهناك قرينة على إرادة السبع هذه القرينة أولا قوله وعفروه السامنة هذه قرينة قلت القرينة الثانية الاعراب اللغوي فقوله فليغسلوا سبعا قلنا ان قول سبعا نائب عن المفعول المطلق بما دل على إرادة العدد القرينه أن كل الروايات فليغسلوا سبعا القرينه فإن أقل ما يقع عليه معنى الكسر في لغة العربية السبع فصار السبع قرين على تأكيد السبع ومشروعية الزيادة واضح قلت رابعا والأصل بقاء اللفظ على ظاهره لكون هذا هو الأصل في لغة العرب ولا جوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بقارين قلت خامسا ولما لم يرد العدد خير كما في حديث الغسن لما قال اغسلناها سلاسا أو خمسا إذا رأيتن فعلق الأمر بماذا؟ بالنظر والاجتهاد لكن هنا لم يعلقه الدليل السامي المشكدة وهو قولهم بأن الأمر الوارد في الحديث محمول على الندب والإرشاد لأن أحياناً قد يأتي الأمر في اللغة العرب للندب والإرشاد وليس لإرادة العدد كمثل لما قال تعالى فاكلوا من سماره هنا الأكل على الوجوب ولا على الاستحباب على الاستحباب فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر الأمر هنا على الوجوب ولا على الاستحباب على الاستحباب صحيح؟ يبقى هذه قرينة يبقى قالوا الأمر الوارد هنا محمول على الندب لا على الاستحباب قلت جوابا الأول نريد خمسة أجوبة عشان ننهي المسألة قبل المغرب عشان لسه معنا مسائل أخرى نعم نعم لا يمكن صرف هذا الأمر ليه؟ بكسرة الأوامر الواردة فيه منها فليغسله اغسلوه هذه الأوامر الواردة هذه تدل على أن هذا الأمر لا يسرف للند نعم إذا الشرطية فهي أقوى في معنى الوجوب لا شك لندم فهم الشرط نعم فعل وفاء من الصحابة طب وفين القارين أصلا لصرف الوجوب عن الند؟ ما في قارين. يلا غير اسمك إنت محمد إيه؟ أحمد ماشي أبنه يا أحمد يابن يا محمد. طيب غير نعم. ما احنا قلنا ما فيش قارين أي نعم. طيب ماشي نعم الأصل في تطهير النجلسات الوجوه نعم نعم دلالة الاقتران لأهم قالوا عدم وجوب السبع قلت جوابك الأول ولا قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره ثانيا ولو جعلناه قرينة على صرف على صرف الوجوب إلى الند لكان تطهير لعاب الكلب ماذا؟ لكان تطهير لعاب الكلب مستحباً لواجباً كنت سالساً وهناك قراء على الوجوب من ذلك أمره بالإراقة أمره بالترتيب بالتتريب أمره بزاة الغسل لذا اسمها دلالة الاختران تدل على الوجوب لأنه أمر بواجبات أخرى معه من الإراقة والتتريب والغصب. الوجه رقم كم الوجه الرابع الوجه الرابع لنفي لترضي ما قالوا وهو كسرة الأوامر الواردة والمبالغة في تطهير نجاسة الكلب تأبى إلا الوجوب أو تأبى الند خامسا والأمر بالسبع يرجع إلى ذات الأمر الشرعي بوجوب تطهير النجاسة إلى ذات الأمر الشرعي بوجوب تطهير النجاسة، لأن الأمر بالصفة يرجع للأمر بماذا بالذات؟ طيب، هنا قالوا الدليل العاشر لهم تاسع للس، طيب العبرة بالانقاء وزهاب عين النجاس يبقى عندهم أنه لا يجب. لا يجب التسبيع لأن العبرة بالإنقاض وزهاب عين النجاسة. نقول ها هذا سهل بقى جدا ورد خمسة جوب يلا لا ما نجوب مع خمسة إذا سهل جدا أنت اسمك مكتوب دع غيرك ها مع خمسة قول يلا بسم الله مش خياس هذا من النظر في مقابل الأسر اثنين ازالة النجاسة حكم تعبدي فلا مجال للنظر فيه هنا ما فيش عين للنجاسة انت شايف لعاب الكل اختلاطه بالماء ما فيش عين يبقى عبرة الإنقاء أو زاب عينها عبرة غير موجودة أصل رابعاً، من قال إن في النجاسة العبرة بالإنقاء؟ ما عندك نجاسة الملي بيبقى عندك نجاسة الحيد وبيبقى ماذا؟ بيبقى أسره، لإن في الحديث اللهم ولا يضرك ماذا؟ ولا يضرك أسره، بما يدل على إن مش مشترط في تطهير النجاسات الإنقاء واضح؟ طيب قلت جواب، وهذا باطل لأنه إذا حضر. إذا حضر الأثر بطل النظر ثانيا لأن العبرة بالإنقاء علة لا يمكن ضبطها علة لا يمكن ضبطها لأن المطهر هنا أو المنجس هنا لا يرى عين أو لا ترى عين ثالثاً وإذا كانت العبرة بالإنقاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السبعة جعل السبعة واجبة لأن الإنقاء لا يحصل إلا بها رابعاً ولو كانت العبرة بالإنقاء في النجاسات فليست العبرة بالإنقاء في النجاسات بدليل أن الشرع أمر بتطهير نجاسات مع بقاء أسرها خامسا إن مسائل تطهير النجاسات مسائل تعبدية يعني غير معلومة العلة سادسا أن في مقابل هذه العلة علة أخرى وهي علة المبالغة في تطهير لعاب الكلب والعلة الثانية أقوى من الأولى طب ليه أقوى لأنها أخص منها قلت سابعا ويلزم من قوله من علة عدم الإنقاء العلة الإنقاء ألا يجب التترير طالما الإنقاء حصل بثلاث غسلات يبا يجب التتريب يبقى لا يجب التتريب صحيح قلت سامنا وهذا يخالف قاعدة شرعية وهي أن الاحتياط واجب يبقى هذا دليلهم الكام تاسع دليلهم العاشر عاشت حتى أنهيه قولهم بأن العدد لا مفهوم له في اللغة أجبنا عن هذه يا رجل طيب دليلهم العاشر هو استدلالهم بحديث البغي والرجل الذين سقيا كالبين بخفيهما فلم يأتي في الرواية فلم يأتي في الرواية أنه ألزم بغسل ماذا ما مكان ألوغهما طيب أريد وجها جديدا أنت اسمك ما مكتوب قول يلا طيب هل الخف لا يأخذ معنى الآنية هنا ماشي اتنين هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا منسوخ بشرعنا ما شغره ارفع صوتك ارفع صوتك مسألة البغيمة لاش تعلق بالنجاسة هو مورد الحديث في بيان أن في كل ذي كبد النرات بإه أجر والتنصيص على ساعة مغفرة الله فهذا ليس من شرط أن ينص على غير ذلك يعني مثلاً مرأة في يد المرأة مسكتين غليظتين من ذهب، وقال أتؤدين زكاتهما قالت لا قال حسبك من النار جمألنا طب ما هو ما تكلمش عن الذهب المحلق هنا مورد الحكم الكلام عن عن الزكاة فمن الشرط أن يستوعب في الكلام كل أحكام الذهب إنما تكلم عن زكاة الحلي يبقى مورد الحكم هنا في بيان عظم وساعة مغفرة الله من مغفرته للبغي بالعمل القليل وأن في كل ذي كبد وناطب أجل نعم لأن فعلا الخفة ماشي بيستعمل كيف تستعمل الآنية في الأكل والشرب والضرر الحاصل يكون فين ولأن الخفة يحصل تطهيره بدلقي بماذا بالتراب وبالمشي يطهيره ما بعد نعم علش بس الصحابه تتوافر هممهم لو قال لها لو قال ارسلوه او تربوه لا نخف حكاية فعل طيب نقول وهذه وقعت عين لا عموم لها ثانيا وهذا شرع من قبلنا وهذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا ثالثا بأن مورد القصة في عظم مغفرة الله وسعة مغفرة رابعا وأن الحديث مخصوص بالأواني لأن الضرر يلحق من خلال الأواني رابعا خامسا وأن الخف لا ينفك الأمر عن تطهيره يعني بدلخه بالأرض أو يطهرهما بعده سادسا والنص هو حجة على عدم النص آخر دليل لهم وهو قولهم إنما كانت التسبيع واجبا لما كان الأمر بقتل الكلاب فلما نسخ الأمر بقتل الكلاب نسخ وجوب التسبيع نسخ وجوب التسبيح. نقول وجوبا الأول والأمر بقتل الكلاب لم ينسخ أصلا ثانيا والأمر بقتل الكلاب ليس أمرا عاما إنما هو أمر بقتل بعضها هل يختلف حكم نجاسة لعابها عن الأخرى؟ يعني لو سلمنا تعلق الأمر أمر قتل الكلاب بأمر نجاسة اللعاب. هنقول لهم هل تقتل كل الكلاب؟ يقولون لا. يقتل بعضها. يبقى يلزم من قولكم هذا نجاسة إيه؟ لعاب بعضها دونه بعض وهذا فاسد لأنه تفريق بين متماسلين. الجواب الثالث. وأن النجاس حكم تعبدي لا تعلق له بقتل الكلب من عدمه رابعا أن إسلام أبي هريرة وابن مغفل تأخر جدا بما ينفي دعوى النسخ خامسا ودعوى النسخ هاهنا مردودة لأنها أي دعوى النسخ لا يعلم هنا التاريخ وليست هناك في الأصل مخالفة تقتضي نسخ الحكم هذا الجور رقم كم الخامس يبقى هذه أكثر من عشرة أدلة الأحناف كما قلت كم حدا عشر دليلا وقد أجبنا على كل دليل بخمسة أجوبة أو أكثر يعني المجموع إذن يربو على ستين وجها للجواب عما قال له الأحناف من عدم وجوب التسبيع شاء الله تعالى درسنا يتوقف. لأجل الإفطار وصلاة المغرب وإن شاء الله تعالى انشغلوا في هذا الوقت بالدعاء لا بالكلام فالدعاء عند الفطر مستجاب كما تعلمون واحرصوا على نظافة المسجد سلمكم الله تعالى واحرصوا أيضا على ما يكون من السنة في الإفطار من الإيثار ومن إطعام بعضكم بعضا بارك الله فيكم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى نلتقي بعد المغرب مع بقية مسائل هذا الحديث والله الموفق المستعان. قلت وفيه مذهبان إلى العلم وقد قال بوجوبي الشافعية والحنابلة لأمره صلى الله عليه وسلم به كما في حديث عبد الله بن مغفل إن رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب عفروه ظاهر في وجوب التتريب لأمره به قلت ثانيا وقوله عفروه في أمر صفة يعني اذلكوه دلكا شديدا وأمر الصفه يدل على أمر الذات، فهذه قاعدة إذا أمر بشيء أو بأدى أمر بصفة الشيء كان ذلك دليلا على الأمر بذات, بذات الشيء قلت ثانيا من تسميته غسلا والاشتراك في المسمى أو في الاسم يقتضي اشتراك في الحكم إذ قال وليغسله سبعا إحداهن بالتراب فسمى التتريب غسلا قلت سالسا ذكروا التراب في كل أو في أكثر الروايات في خمس روايات على التقريب أولاهن أخرىهن إحداهن عفروه الثامنة وفي رواية الخامسة قال أولهن أو أخرىهن إحداهن أو أخرهن هذه خمس روايات فيها ذكر التراب قلت وهذا فيه تأكيد على وجوبه قلت رابعا دلالة الإختران من اختران التتريب بواجبات أخرى من هذه الواجبات طلبة العلم إراقة الماء ووجوب وجوب التسبيع ووجوب الغسل فهذه ثلاثة واجبات ثلاثة واجبات مذكورة في الحديث فلما اخترن بها التتريب كانت التتريب واجبا يبقى هذا الدليل الرابع، الدليل الخامس عطفه على الغسل من قوله وعفروه الثامنة عطفا على الغسل، وما عطف على واجب كان واجبا خامسا بل سادسا. ومن الأدلة على وجوب التتريب يعني النظر الصحيح لأن الشارع بالغ في مسألة تطهير لعاب الكلب وهذه المبالغة تدل على وجوب ذات التتريب سابعاً النظر الصحيح بجزم الطبي أنه لا يقتل بويضات الفساد أو بويضات الشر والمرض هذه التي في لعاب الكلب إلا التراب. إلا التراب سامناً قوله تهور إجاب وتأكيد ومبالغ ثم وقع تفسير هذا التهور بعد بالتتريب والغسل والتسبيح والإراقة فكان قوله وعفروه الثامنة أو قوله إحداهن بالتراب ولهن بالتراب هو تفسير لقوله تهور تاسعا فتوى الصحابي من إجاب التتريب كما جاء في سؤالات أبي هرير عاشرا مفهوم الشرط وفي قصر الحكم مع الإجاب الحادي عشر قولوا عفروه الثامنة لم يسقط التتريب مع النسيان تذكرون الكلام الذي قلناه آلفا عفروه الثامنة لماذا جعلها الثامنة كأنه من نسي التتريب أولا فإنه يترب آخرا وهذا معنى أنه لم يسقطه بالنسيان بما يدل على إجاب التتريب الثاني عشر أن في إجاب التتريب من الاحتياط طيب نأتي إلى المذهب الثاني والأدلته. المذهب الثاني بعدم وجوب الترتيب وهذا المذهب هو مذهب من؟ هاه؟ الحناف والمالكية. مش كل المذهب الأول الشافعية والحنابلة؟ اصحاح. طالب العلم إذا طعم لا ينتفع به، فكيف إذا طعم وشرب الشاي؟ خرج من حد طالب العلم طيب قلنا ماذا بالأحناف والمالكي ولا هم ستة أدل لكن هذه القاعدة تشز حينا طيب أما المالكية والأحناف فقالوا بعدم وجوب التتريب بالأدلة الآتية يلا غلبت العلم عشان استعدت للمبارزة. قولهم بأن روايات الحديث يعني عن أجلة أصحاب أبي هريرة ليس فيها ذكر التدريب. من فعل هذا؟ الله المستعان. يبقى هذا أول دليل لهم بأن ذكر التدريب ليس محفوظا في أكثر الروايات. وفي رواية الأسبات عن أبي هريرة بمعنى أن الذين رووا الحديث عن أبي هريرة رووه بالغسل فقط دون ماذا دون التتريب هذه أربع روايات بل قيل عن سمانية من أجلة كم عندناهم بالأمس سمانية سمانية من أجلة أصحاب أبي هريرة ومن الرواة عنه لم يذكروا التتريب فقالوا فكيف يجب ولم يذكر في روايات الحديث طب أنا أريد أجب تدري كم جواب أنا أريد آية السلاسة يوم نعم التين يؤخذ من مجموع الأدلة فكونه لم يذكر في رواية فقد ذكر في رواية أخرى اثنين خمس أو ست يبأ إذن هناك روايات عن أبي هريرة يرويها خمسة أو ستة، تمام؟ ومن أشهر من روى الترتيب عن أبي هريرة ومن ابن سيرين، وابن سيرين من أجلة أصحاب أبي هريرة، ومن حفظ حج على من لم من لم يحفظ زيادة علم يتعين المصير إليها، فهم الصحابة وعملوا بالترتيب فيما بعد. بما يدل على أن التتريب محفوظ في الحديث يا محمود نعم فتاوى الصحابة أيضا نعم كون فريق لم يروي تمام فهذا لا يوجب إطراح رواية من روى تمام ليه لأن الراوي قد يروي الحديث اختصارا لأن الراوي قد يروي الحديث بما حفظ وبما وعى وسمع نعم. طيب حديث عبد الله بن المغفر إما نقول وزيادة التتريب لا شك ثابتة ومحفوظة للأسباب الآثية أولا لأنها زيادة ثقة وزيادة الثقة يتعين المصير إليها ثانياً أنها مروية من أربع أو خمس طرق فهي محفوظة ثالثا أن هذه السيادة لها شاهد من حديث عبد الله بن مغفل وعفروه الثامنة بالتراب بل ولها شواهد ولكن ضعيفة عن ابن عمر وابن عباس وعلي رابعا فتاوى الصحابة بها خامسا ولو لزم طرح رواية الترتيب لعدم الرواية لزم طرح رواية الإراقة لعدم الرواية فرواية الإراقة أيضا لم يرويها من أكسر أصحاب أبي ريا، فلا ذا ملزم، فلو ألزمنا بطرح رواية الترتيب، نلزم بطرح رواية ماذا؟ الإراقة، لأن الحديث أيضاً ليس فيه فليرقه في رواية البخاري، وليس فيه ذكر الترتيب في رواية البخاري، إنما الإراقة والترتيب ثابتان في رواية من، في رواية مسلم. في هذه خمسة أجوبة. أجبنا على الدليل أول الدليل الثاني قالوا بحملهم الأمر الوارد في حديث التتريب على الاستحباب قالوا بأن قوله وعفروه السامن على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب طبعا هذا سهل وسهل جدا ولذا لا أرض بأقل من خمسة أجوبة لست أرض بأقل من خمسة أجوبة ها فكر خليلاً أنت طيب أعيد عليكم السؤال وأنتم تفكروا قالوا بأن الأمر الوالد في حديث أبي هريرة وفي حديث عبد الله بن مغفر وعفروه السامنة إنما هو للاستحباب والندب وليس للوجوب والحتم آه من معه الخمسة غير من كتب اسمه هذا اليوم سارى اريد ان اسمعك يا الله فقط اثنان يا محمد يلا نعم كل غفر خالص. نعم الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب اثنين ليست هناك قرين صارف للوجوب دلالة الاقتران أنه قرنه بواجبات نعم طيب محمد حسين أنت الرابع اليوم طيب نقول قلت وهذا خلاف الأصل الشرعي من صرف الأوامر إلى الوجوب إلا أن تأتي قرينة ولا قرينة ها هنا اتنين قد جاءت الخرائن الدالة على الوجوب من الأمر بالإراقة والأمر بالغسل وكذا من دلالة من الأمر بالإراقة والغسل والتسبيع ثلاثة يلزم من هذا القول صرف كل الأوامر إلى الندب والاستحباب وهذا مما يؤدي إلى سقوط وجوب تطهير لعاب الكلب لطلما صرفنا وعفروه إلى الاستحباب يبى فليغسله إلى الاستحباب فليرقه إلى الاستحباب يبى أفضى هذا إلى ماذا؟ إلى إسقاط الوجوب الشرعي بتطهير لعاب الكلب رابعا إن المبالغة الوالدة في تطهير لعاب الكلب تاب إلا أن يكون الأمر هاهنا يعني على الاستحباب على الوجوب والليل قلت المبالغة الواردة في تطهير لعاب الكلب تابع إلا أن يكون الأمر الوجوب خامسا إن الأمر بالصفة الوارث في الحديث قوله عفرو هذا أمر صفة تعفير يعني الدرب الدلك والدلك الشديد فهو من أمر الزاد يعني من أمر زاد التترير فهذه أجوبة الخمسة نعم ما هذا ما قلت وأنا في الأدلة طيب ثالثا قولهم بأن رواية التتريب مضطربة هذا الدليل الثالث قولهم بأن رواية التتريب مضطرب فمرة قال أولهن وأخرى قال أخرهن ومرة خير بين أولهن وأخرهن ومرة جعلها وعفروا الثامن فقالوا هذا الاضطراب. يخفض الثقة بوجوب ماذا؟ بوجوب التتريب لأنه لا يمكن أن يكون واجبا ثم يأتي به الأمر به مضطربا هكذا مضطربا يلا لكن على الشرط نحن على الشرط معك الخمسة ها؟ طب حاول أم وأفو رفع صوتك عينك إحداهن نعم يبقى نخلص إلى ما تقول إلى شيء إن هذا الاضطراب انتهى إلى ماذا انتهى إلى ترجيح والاضطراب طالما انتهى إلى ترجيح لم يعد له ماذا معنى ولا وجود لأنه هو المضطرب، هو الذي يروى على وجوه متعارضة مكافئة لكن طالما انتهينا إلى ترجيح لم يعد هناك ايه اضطراباً. ما هذا كله يدرف معنى واحد؟ اه غيره جواب الثاني. اه. لو انت قلنا بأن هناك اضطراب فهذا الاضطراب قد انتهى إلى ماذا إلى قوله هو إما الأشهر وهي الرواية الأولى أو إما رواية تقولهن بحمل جميع المعاني عليه. أنا أريد غير ذلك لا جواب. يلا نعم. كيف يقول؟ أقصر الروايات إحنا متفقون على هذا من ترجيح رواية. كل إنت تقوله ده في معنى واحد هو ترجيح رواية تقولهن على سائر الروايات. أنا أريد جوابا آخر. أنت محمد على نجمك هذا اليوم هو قال الاضطراب هنا ليس في ذات التتريب فالتتريب ذاته سابق وإنما الاضطراب في تعيين محل لماذا التتريب هل الأول ولا الآخر ولا كذا لكن هذا لا ينفي ثبوت ماذا ثبوت أصله يبقى الاضطراب هنا في تعيين محل التتريب نعم تعدد الروايات هذا ما. نعم فتاوى الصحابة طيب قلت جوابك قلت وهذا الاضطراب ليس مسلما به يعني لا نسلم بوجود الاضطراب في رواية في التتريب في ذكر التتريب لأن حقيقة الاضطراب هو رواية الشيء على وجوه ماذا متعارضة أنا ما عندي تعارض هنا أصلا ليه لأن إحنا جمعنا بين روايات قلنا أولهن هي الرواية الأشعر طب إحداهن كلمة إحدهن تحتامل أولهن ثانية الثالثة الرابعة الخامسة فقلنا يبقى يصرف معنى إحدهن إلى أولهن أخراهن بالتراب هذا يدل على التخير إنه مخير بأن يجعلها الأولى أو أن يجعلها وسط الغسلات لما نقول ثانيا أن الاضطراب قد انتهى إلى ترجيح وما انتهى الاضطراب إلى ترجيح لم يعد لوجوده معنى. ثالثا أن الاضطراب ليس في سبوت التتريب وإنما في محله. يعني ايه محلة هل يترب الأول ولا يترب في الآخر ولا في الوسط لكن نفس التتريب ايه سابق يعني قد نتفق على الشيء ونختلف عليه على صفته زي ما نتفق على وجوب مثلا على وجوب قل على سبيل المثال نتفق على وجوب صلاة الكسوف ولكن قد نختلف على صفتها أنت قد ترى وجوب الجاهر فيها وأنا لا أرى وجوب الجاهر أنت قد ترى أن فيها أكثر من ركوعين وغيرك قد لا يرى إلا ركوعين يبقى إذن هذا اختلاف على الصفة ولكن نحن لم نختلف على وجوب ماذا الكسوف ذاته وجوب الصلاة يبا هذا اختلاف على محل التكريب وليس على ذات التكريب رابعا أنه يحمل على السعة في الأمر يبا هذا الاضطراب من باب السعة سواء فعلتها الأولى أو فعلتها في الوسط أخراهن أو إحداهن لا بأس عليه يبا هذا إنما ليس اضطرابا وإنما هو اختلاف في السعة أو سعة إنما هو سعة في محل التترير كأنه أمر به وخير في محله بدليل روايته إحداهن أو أخرىهن فأودت دون على ماذا على التخير سواء فعلته أولا أو فعلته وسط الغسلات فأنت مخير في هذا قلت خامسا ويلزم من هذا إسقاط وجوب إراقته لأن إذا كانت التتريب رواية التتريب فيها التراب فقد قالوا لنا بأن رواية الإراقة فيها فيها التراب فإذا أسقطت الأول أسقطت الثاني أخيرا قال الحافظ ابن حجر الغاء البعض والعمل بالبعض الغاء البعض والعمل بالبعض أول من إلغاء الجميع يعني إيه؟ أنت جاي بتقول لي أنت بتوجب التتريب أقول لك نعم تقول لي طيب قول لي التتريب في الأول ولا في الآخر ولا في الوسط يبقى إما أن تلغي الجميع وتقول ما فيش التتريب وإما أن تلغي بعض الروايات وتقول التتريب في الأول الأول أن تلغي بعض الروايات ولا تلغي جميع الروايات البعض قال الحافظ ابن حجر إلغاء البعض أول من إلغاء اللي من إلغاء الكل فلو أشكرتني هل هي الأخرى ولا الأخيرة ولا كذا أقول لك أنا عندي رواية الأولى هي إيه هي أشهر الروايات ونعمل بها أقول طب إنت ألغيت البعض أقول هذا أولى من إلغاء الإيه؟ من إلغاء الكل سابعا وأنه يمكن صرف الروايات الأخرى في التتريب إلى معنى السامنة في حق من الناس وأخراهن في حق من نسي أن يجعلها أولهن وإحداهن على التخير في الصفة يبقى إذا انتعى الاضطراب إلى ماذا إلى الأشياء أولهن هي الرواية الأشعر طب ما ليه عفروه ثامنة في حق من نسي يبقى يترب بعد بعد الثغسلات طب ورواية أخراهن نقول في حق من نسي أن يترب أولا ممكن أن يترب بعد الثالثة بعد الرابعة طب رواية إحداؤنا على التخير أن يترب أولا يترب ثانيا إلى آخر طيب الدليل الثالث لهم الدليل الرابع قولهم بأن التراب لا يقوم مقام الماء إلا عند فقده ولا يجتمعان واضح نعم إحنا عندنا قاعدة تقول سوجد الماء بطل بطل التيم وأن التراب لا يقوم مقام الماء عند ماذا إلا عند فقده صحيح هذا إذا قالوا أنتم لازم قولكم بالتتريب أن تجمع بين الطهورين وهذا عندنا ممتنع الجمع بين الطهورين ممتنع لماذا هو ممتنع عندكم قالوا لأن القاعدة الشرعية إذا وجد الماء بطل ماذا بطل التيمم طيب لكن خمسة أجوب لا نرضى بأقل من خمسة ثلاثة فقر قليلا واستعم بجوارك أنتما كرادسة صحيح؟ يعني آهل وعشيرة معك كم؟ ثلاثة أربعة آه ثلاثة ونص <تصفيق> كم معك؟ ثلاثة طيب خلاص نقول أربعة مقدمة يلا نجوب الأول الأول شوف أنت بتتعامل مع قاعدة أول حاجة نقول أن القاعدة ليست كليا وتشزحين أول جواب اثنين أنت بتتعامل مع قاعدة طب هل القاعدة تصلح كدليل بذاته الجواب لا ثلاثة أنت بتتعامل مع قاعدة في مقابل ايه؟ نص شوف هذه أصول الرد والجواب تمام رابعا أنت بتتعامل مع قاعدة هل القاعدة تشمل العارض النادر؟ الجواب لا يعني عندنا قاعدة مثلا هذه القاعدة تقول مثلا سبيل المثال كل ميتة حرام مش كده لكن ميتة الدود في المش ها هذه قاعدة لا تشمل هذا ليه لنضاء أمر عارضة نادر ما يدخلش تحت القاعدة ولا يستعذب المشي إلا به <تصفيق> قول يا أستاذ نسي الرجل لا بأس عليك كما قال القائل أولى نسيها من عكرمة والثانية نسيت آمن ماشي عند الثاني شوف أشملت بك القومة رفع أيديهم لو معك الجواب المفهم لم أجر واحدا يرفع يديك قل هذا من النظر دمت جدكم دلوقتي أربعة أصول أين عقولكم أين العقول من هذه الأصول أم أنها أضخمت بأكل الخبز والفول قولي يا زياد يا بس كذا هنا نتفق هذه القاعدة لا ترد على أمر مخصوص ما هو الأمر المخصوص؟ لعاب الكل لأن الشرع شدد فيه وأكد وبالغ يبقى القاعدة لا ترد على الأمر لايه؟ على الأمر المخصوص إذا أضرب لك مثالا أنا لا أرى مشروعية التكبير لسجود التلاو يجي واحد يضع لي قاعدة يقول كان يرفع مع كل كان يكبر مع كل رفع وإيه؟ نعم هذه قاعدة صحيح لكن لا ترد على أمر مخصوص لأن سجود التلاو هذا إيه؟ سجود مخصوص والقاعدة لا ترد على الأمر لأن المخصوص له حكمه الخاص به الذي لا يندرج تحت عمومات ولا يندرش تحت قواعد خذ الجواب بني حتى ندرك الوقت الأول وجوابنا على هذا أولا بأن القاعدة لا يحتج بها فكيف إذا احتج بها على النص اثنين إن القواعد الفقهية أو الأصولية هي قواعد أغلبية ثلاثة إن المورد خاص فلا ترد القواعد في الموارد الخاصة خامسا ولا رابعا طيب قلت وقد يقوم التراب مقام الماء بل مع الماء كما في بعض المزاهر أن الرجل إذا كان يغتسل وعند ماء لا يكفي لتمام غسله عندهم يغسل ما يستطيع من أعضائه ثم يتم بالتيامل هم من تجمعتمهم بين الطهورين صحيح قلت ويجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه حين قلت سابعا سادسا مع زرفة وتسمية الطراب غسلة تل على أنه لا يقوم مقامه إنما صار منه صار إيه؟ صار منه؟ كمثل الماء لو اختلط بطاهر، هو هنا مش بيخت مش بيتطاهر بتراب على الحقيقة، لأن التراب إيه ولما دخل مع الماء أولهن، صار كما أن الماء اختلط به بطاهر، والماء لو اختلط بطاهر، هل يجوز أن يتطاهر به؟ الجواب نعم، اغتسل من قصعة بأثر بأ له أثر العجين. واضح قلت سابعا والنظر الصحيح يشهد لهذا الجمع بين الطهورين الدليل الخامس لهم قالوا إن أحد الطهورين يكفي عن الآخر فطالما وجد الماء كفى عن التراب وطالما وجد التراب كفى عن الماء نعم نعم صحيح صحيح سن قلت وإذا حضر الأسر بطل النظر وهذه القاعدة ليس مسلما بها لأن القواعد أغلبية لا كليا سارسا والمورد خاص لا يمنع جمع الطهري النظر الصحيح آخر دليل لهم قولهم بأن الاختلاف في تعيين محل الترتيب قرين على نفي وجوبه الاختلاف على في تعيين محل الترتيب قرين على قرين على نفي وجوبه قلت من يجيب هنا قال الأحناف أنتم لما اختلفتم على محل التتريب ففريق منكم يقول أولا وفريق منكم يقول آخرا وفريق منكم يقول بين الغسلات وكذا وكذا هذا الاختلاف ينفي وجوب جاز التتريب ولكن على الشرط إلى الآن ما فزت أنا بخماسية خالص كذا كل الذي يجيبني يجيبني بسلاسية برباعية ها معك الخ... انت... أنت اسمك مدون معي أنا أريد وجه جديدا اسمه ليس معا ها بس ارفع صوتك يعني. هذا الاختلاف تأكيد على وجود التتريب واضح الاختلاف لا ينفي التتريب بل يؤكد وجوده ليه لأنه مختلف على محله بما دل على ماذا على عناية الشرع به وعلى مبالغة الشرع في طلبه لأنه أفاض وأكثر من ذكره نين حسن يلا يا طي هذه قاعدة الاختلاف في تعيين الشيء اسقطه هذه القاعدة ليس مسلما بها نعم مخالفة النص نعم انتهى الاختلاف إلى ترجيح فلم يصبح له معنى قلت هذا الاختلاف ليس بشيء لأنه انتهى إلى قول مراجع. ومتى انتهى الاختلاف إلى قول راجح لم يعد لوجودي معنى قلت وهذا لا يلزم نفي وجوب التتريب اختلاف على محله. قلت سالسا الاختلاف هنا للسعة وليس للتضيير رابعا الاختلاف لا وجود له من الأصل يعني في أصل كلام الشارع ما فيش ان قوله أولاهن بمعنى إحداهن قوله وعفروه السامن في حق الناس قوله أخرهن يعني إلى آخرين فنحن نقول اختلافنا لا وجود لهنا الأصل قلت خامسا ولا يلزم من الاختلاف الإسقاط والإطراح طيب قد جبنا عن ستة أدلة قال الأحناف من سلاسين وجها بعد ذكرنا لما يقرب من كم دليل من ستة أم سبعة طب لا بأس لا بأس طيب فرع هل يقوم غير التراب مقامه؟ من الصابون والمطاهرات الأخرى فقد نخل فيه أقوال أما الأول فهو عدم الجواز وأما الثاني فالجواز مع تقييده بالضرورة في قول بعضهم يعني الأئمة اختلفوا على أربعة أقوال فريق قال لا يجوز وفريق قال يجوز وفريق توسط فقال بالجواز حالة ضرورة وفريق خرج من هذا الفريق المتوسط فقال بالجواز لمنع الضرر كما لو أنه يعني يترب شيئا يؤدي تتريبه لضرر قلت ولكن الراجح هو عدم جواز غير التراب لماذا الراجح هو عدم الجواز من يعطيني مرجحات يلا وجود علّة أبدية بس العلّة الأبدية لا تنفي مشروعين غير التراب لا أمر الطهارة أمر تعبدي يعني أمر تعبدي يختصر فيه على ما ورد شرعاه لأن فعلا النظر الصحيح لا يقضي على لعاب الكلب إلا التراب وهذا الحديث يعتبر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لإن فعلا وجد من مجيات النظر إن كيف يقضي التراب عليه لإن البويضات هذه تعلق بجدار الإناء فيجي التراب هو الوحيد اللي بيعمله اللي بيمسحها عن جدار الإناء وبتعلق به فإذا غسله بالماء انتهى لكن غير التراب لا قم مقام جميع الرويات قصرت الحكمة على التراب عندنا ما ذكرنا مفهوم الشر مفهوم الشرط لغة يفيد قصر ال قصر الحكم على المشروط لم يثبت من فعل الصحابة أو من أقوالهم مع ما وجد عندهم من الصفات كالتراب كالأشنان والصابون وغيره نعم طيب قلت والذي يترجح عدم جواز غير التراب وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف والنص وتطهير النجاسات أمور تعبدي اثنين إن مفهوم الشرط يفيد الحصر من أن التراب مقصود ثلاثة قوله عفروه وهو الدلك الشديد والدلك الشديد هذا لا يكون إلا بالتراب أربعة النظر الصحيح لأن غير الترابي لا يحقق مصلحة التطهير ولا النظافة خمسة الاستفاد في ذكر التراب أولهن إحداهن أخرهن عفروه السامنة فلما استفاض في ذكري دل على أنه ماذا مقصود بعينه وأن غيره لا يقوم مقامه سادسا التراب هو أحد الطهوري فلا يقوم غيره مقامه سابعا عفروه والتعفير لغة لا يكون إلا بالتراب سامناً وهل في المقابل يقوم شيء مقام الماء إذا عدلوا عن التراب إلى غيره نلزمهم بأن يعدلوا عن الماء إلى إلى غيره هذه وجوه ثمانية يا طلبة العلم نعم نعم وجدت المطاهرات في زمنه ولم يذكرها صلى الله عليه وسلم طيب مسألة في إراقة الماء قلت واتفق أهل العلم على وجوب إراقته إلا أنه مختلف في أن الأمر أمر مبادرة وفور أم أنه أم أنه على التراخل أم أنه على التراخل طيب بعد الأزانة شاء الله تعالى يعني نتكلم عن هذه المسألة وجوب إراقة الماء ومحل التدريب ولا أراني هذا اليوم أيضا أستطيع أن أنه مسائل حديث بلوغ الكل فعليه قد يؤجل الكلام عن بقية مسائله إلى يوم الخميس إن شاء الله تعالى قاتل وأجل بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوب إراقة اللحم استغفر الله إراقة الماء قلت ووجوب إراقته هو متفق عليه إلا أنه مختلف في أنه وجوب فوري أو وجوب تراخي قلت والراجح الوجوب لقوله فليرقه وهذا ظاهر في وجوب إراقته لأن فعل المضارع لما تدخل عليه لام الأمرية يفيد الوجوب والفاء تفيد الفورية وهذا أيضا يرجع إلى أصل عام، هو العام في الأوامر ماذا؟ الفورية قلت ثانيا ومما يدل على وجوب إراقته أنه متنجس لا يجوز الانتفاع به ثالثا دلالة الاقتران لأنه جمع بين وجوب إراقته ووجوب غسل الإناء والتتريب رابعا للقول بنجاسة سؤر الكل والنجس يجب اجتنابه خامسا لضرره والإسلام أمر بدفع الضرر سادسا الدلالة اللفظية لقوله فليرقه نقولنا أن هناك دلالة لفظية لقوله فليرقه يرقه يعني على وجه لا ينتفع به يرقه على وجه المعاجلة والحاجة يرقه على وجه ماذا المصلحة يرقه للتنجيز فالدلالة اللفظية تدل على ماذا؟ على الوجوب لأن لفظة يرقه في اللغة العربية فيها أربعة معان: معنى النجاسة معنى المعاجلة والمبادرة معنى الحاجة والمصلحة معنى عدم الانتفاع به قلت سابعا للأمر بغسله وتعفيره وتتريبه للأمر بغسل الإناء وتعفيره وتتريبه ولا يكون هذا إلا مع إراقة الماء عاشرا ولا تسعا سابعا كمان سامنا لأنه إذا تنجس الإناء فقد تنجس الماء من باب أولى إشكال ودافع فإن قالوا إن إراقة الماء هي من قبيل إضاعة المال فكيف يمكن الجواب عن هذا الإشكال أن إراقة الماء هي من قبيل إضاعة المال وإضاعة المال محرمة شرعا نعم نعم ومن قال إنه هو مال أصلا مش إحنا قلنا للإراقة لا تكون إلا لشيء لا ينتفع به يبقى خرج عن معنى ماذا المنفع والمصلحة فلم يصبح مالا أصلا نعم حتى لو فرضنا إنه هو مال فهذا المال فيه ضرر صحيح وما كان فيه ضرر يجب التخلص منه فهناك أمر في مقابل أمر وناهي في مقابل نهي فيغلب الأمر الأعلى ويغلب أو يدفع النهي الأدنى طيب قلت وليس هذا من إضاعة المال لأنه ليس بمال أصلا لما كان متنجسا لا ينتفع به ولما قال في الحديث فليرقه والإراقة لا تكون إلا لشيء لا ينتفع به ثانيا وقد أمر الإسلام بإراقة الخمر والخمر في أصلها ماذا؟ في أصلها ماء وإراقة هذا الماء أشد من إراقة الخمر لإن الخمر وإن كان معها ضرر أو فيها ضرر لكن ضررها على المستوى البعيد لكن ضرر هذا أعجل وأشد لإن لعاب الكلب يحمل أو الكلب يحمل خمسين مرضًا طفيليًا ولذا الإسلام أمر باجتناب ماذا باجتناب الكلب قلت سالسا وإن كان الناهي عن إضاعة المال ففي مقابله من النهي ما هو أعظم وأشد ما هو النهي عن بماذا بالنفس أو الإدرار بالغير رابعا ولو سلمنا أنه من إضاعة المال فإذا حضر النص بطل النظر والاجتهاد طيب هذه مسألة في وجوب إراقة الماء يا طلبة العلم ونأتي إلى مسألة وهي فرع لا والله أرى أن أن نختفي بهذا القدر طيب طيب حتى ما نشق عليكم من هذا ثلاث ساعات ونصف وأنتم حاضرون وعقولكم تعملوا فنتم إن شاء الله تعالى شرحنا لحديث الإراق يوم الخميس ثم بإذن الله تعالى ننتقل إلى حديث عثمان رضي الله تعالى ففي يوم الخميس ننهي دراستنا لحديث الإراق وننتقل إلى حديث عثمان طيب تراني أجيب إن شاء الله تعالى على بعض بعض أسئلتم طيب معنا كم اسم اليوم أم ثلاثة فقط محمد بن عبد الوهاب وأحمد بن محمد إيش كده ومن الثالث من الثالث الذي كتبت اسمه معي أربعة أربعة اكتب ورقة يا اكتب يا عمر بسرعة يلا محمد بن عبد الوهاب محمد يوسف محمد حسين أحمد ابن محمد سأجيب على سؤال هل يمكن التعامل مع الكلاب التي تتخذ للحراسة أو غيرها ماذا تقصد بالتعامل معها يعني لابد طبعا من تجنبها ما أمكن ولذا يعجبني ما يفعله بعضهم من إرجامي فمها بالإرجام حتى لا تأخر الناس وحتى لا يترتب على ذلك من الفساد كما لو قام بالولوغ في آن أواني الناس وهكذا في أسئلة أنا أجبت عليها أثناء الدرس بسم الله هل يوجد اختبار عند نهاية الدورة المكسفة بالفوائد الشرعية طبعا فإنه إن شاء الله تعالى توما ننتهي من كتاب كتاب أو من باب باب ستدفع إليكم مذكرة إن شاء الله تعالى لمراجعتها ومذاكرتها ثم بعد المذكرة تمتحنون بإذن الله تبارك وتعالى وتكون هناك جوائز قيمة جدا للمتفوقين منكم بإذن الله تبارك وتعالى تقول هناك زوج تزوج عليا ويأتي بالمرأة الثانية التي تزوجها عندي في المنزل وتقيم معي وهو الرجل لا يتكلم معي ولا ينفق علي ويقول إذا تضررت اخرج من المنزل وهذا منذ سبعة أشهر هداه الله عز وجل مثل هذا وأنا أجيب على حسب ما سألت المرأة مثل هذا يسيء إلى ويسيء للزواج الثاني، ومثله يأتي يوم الخيام معاقبا بأن شقه يكون مائلا، بما ظلم هذه المرأة هذا الظلم البي أولا من أنه لا ينفق عليها، وثانيا من أنه يأتي بها إلى المرأة أو يأتي بالمرأة الثانية إلى بيتها إضرارا بها، وثالثا لأنه يعضلها ورب العالمين قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن وقال فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا يعني الذي يفعل هذا مع المرأة لكي تخلع نفسها أو تنزل عن حقوقها فمثل هذا آسم آسم آسم وعاقبة الظلم أيها الناس معجلة عاقبة الظلم معجلة وفي الحديث قال الظلم ظلمات يوم الخيام وما أسأل الله تعالى شيئا إلا أن نخرج من هذه الدنيا لا علينا من شيء كما كان أبو بكر يدعو رضي الله عنه أن نخرج من هذه الدنيا ولا يكون لأحد من العباد حق في ماذا في رقابنا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا ونسأله سبحانه وتعالى العفو والعافية من أن نظلم. ولذا كان يخرج من بيته كل يوم من صلى الله عليه وسلم يدعو بماذا؟ اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل ثم قال أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أظلم. فالذي يفعله هذا الإنسان ظلم من جهة أنه لا ينفق عليها من جهة أنه يعضلها من جهة أنه لا يعدل بينها وبين الأخرى من جهة أنه يأتي بالأخرى إلى بيتها وهذا نوع من أنواع عضل والمرأة الثانية التي تأتي معه هي مشاركة له في الإثم وحقا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأمثاله وأن يصرفه عن مثل هذا الإدرار والإزاء بهذه المرأة وأنا أقول لهذه المرأة اصبري اصبري وحسبك أن الله معك والعملة لهم كلمة أنا أؤمن بها يقولون يبخت من من نام إيه مظلوما وما بات ظالما ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه،, أن يهديه أن يهديه أن يهديه أولي ذلك القادر عليه طيب يا طلبة العلم أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى هذا اليوم لا الامتحان يكون عموما في المبحث الفقهي وغير الفقهي يعني قد آتي لك بسؤال في التراجب أقول لك مثلا مما اتهم به أقوام أبا هريرة رضي الله عنه بأنه كان متشيعا لبني أمية أجب عن هذا والله المستعان رجل له عندي مبلغ صغير من المال منذ زمن بعيد ولا أستطيع أن أعطيه له فكيف أتصرف يعني لم أفهم السؤال هل لا تستطيع لأنك لا تجد هذا الرجل قد تكون عدم مطالبته لك بالمال نوع من أنواع التسامح خاصة أن المال كما قلت هو مال ماذا مال قليل ومس المال القليل بيجري فيه التسامح بين العباد ونسأل الله عز وجل أن يقضي عنك دين ولكن اسمه من أراد أن يقضي دينا فليعلم أن النية أولا شوف سلاسة حق على الله عونهم قال المكاتب يريد الأداء المكاتب يعني من عليه دين هو يريد أن يقضي هذا الدين فمثل هذا يعينه ربه إن شاء الله تعالى بارك الله فيه طيب هناك كلمة طبعا بالنسبة للصوت العالي الموجود اليوم فطبعا احنا إخوانكم بالمسجد أبلغوا الأمر إلى القائمين هناك وهم وعدوا وعد جزم بأن إن شاء الله تعالى في الأيام المقبلة سينقطع هذا الصوت عن طريق استخدام بعض الوسائل الحديثة وهكذا لمنع هذا الصوت من الوصول إليه وهم فعلا في الأيام الماضية يعني استخدموا بعض الأجزة والآلات في منع الصوت ولكن هذه المكينة جديدة فقال نحن للتقربة وبعد كده إن شاء الله تعالى هتركب عليها آلات لكتم الصوت إن شاء الله تعالى طيب وهكذا الدنيا لا تكمل. هكذا الدنيا لا تقوى بقي شيء وهو طبعا عندنا أربعة اليوم أربعة. أربعة تمام أجابوا على الأسئلة فنختار منهم واحد يلا يا سينة ارفع ورقة محمد حسين أبي يلا أصبت فين محمد حسين طيب بارك الله och salli allahumma ala nabina Muhammad wa ala ala